اه ان شاء الله كتير جدا طبعا لان دي فانا محاضرتين مضمونين ومنظمين مع بعض لو عايزينه مع حضرتك انا عايزينه محاضره واحده انا عندي استعداد اعطيه ان انا كله فيهم واحد 45 كتير كتير 33 جميعنا واحد حوالي حاجه 40 انا شايفه طيب تمام ان شاء الله الموضوع طبعا ده في المحاضره ان شاء الله تعالوا مع بعض ان الماتوز من الحاجات اللي هي مش اناتس ولا يكون نفس السيمبل بتاع الشمسه دي لما تدرس التوت دي هتسمع جديده فيها سايكلز مختلفه احنا نشوف النهارده هنبدا في تيشو الماتوز كلها حاجات مختلفه عن الستايل المعروف انا مره قريت وجه حاجه اسمها ناروكس جامس وخدت فيها البروتين يس بقى ما ناخد البيزرا بقى ببساطه كلمه باراميجرانث يعني امراض بتدخل جسمك هي مش بتاعك هي بتاع الكلاب والقطط لكن اكسيدنتال اكسيدنتال يعني عن طريق الخطا مو بتاخد انت العدوى فهي ما تقدرش تكمل اللايف سايكل جوه جسمك لكن اللقطه تعيش فتره جوه الجسم وبعدين يا اما لو جت في الجلد نسميها كوتينس في ناس يعني جلد كوتينس باراميجرانث ودي عطناها المحاضره الماضيه لو جت في الاحشاء بتاعتك الكبد والطحال وكل الحاجات دي نسميها البسره البسره اللي هي الاحشاء بصوا <تصفيق> بقى لاربا مايجراتس اليرقات التي دخلت الجسم عن طريق الطعام مايجراتس يعني مهاجر او رحال يعني زي مستكوب كولومبوس المهم احنا طبيعي لما الانسان بياكل بيشتهي عليها اسكارس للبركايت اكس وانتم بتحكوا اختبركم في الكويز في الاسكارس انا لو الفود بتاعكم 80 تكلبريوس تك بتاع الاشكال دي الاشكال الصمجو دي بتاع اليومن اليومن باراسايت يبقى لازم هكمل لنفسك ايه اللي بيحصل ادي 5 اكس تابع مال ايه تنزل ولا اربعه اتش ده اسمه انتستن تطلع منها الار الاربه دي تروح فين مايجريت في نص السيركيليشن ادخل سلام عليكم من الـ venus secretion اتنون ايه بترجع على الـ lung تنسلخ الانسلاغ الكامل التاني في الـ lung الساكند موت من الـ lung بتدخل لعض الـ كل الكلام ده ختمتم على الاسكارس من الـ الـ الـ الـ ال الـ الكلام ده ختمتم على الـ هي الموجودة الـ lung هي بالـ lung break the capillaries وتدخل في الـ الـ الـ الـ الـ تطلع البرونكيال تري وتوصل لانكس تبلعها تنزل Stomach Intestine وترجع للمكان بتاعها الطبيعي اللي هو الهابيتات بتاعتها لـ Small Intestine تنسلخ الانسلاخ التالتة والرابعة في الانتستن وتبقى Adult Ascalis ده الطبيعي يعني حالك لو كانت تبقى سلطة فيه اه ايه بتاع Ascalis number coins بعد شهرين بيبقى عندك Adult Ascalis في الانتستن انه دي الورم دي بتاعتك اساسي لكن لو تخيلنا بقى في اشكارس اوف دوث أو كانز اشكارس بتاع الكلاب والقطط موجوده في الصويا موجوده في الصويا تلوث المايه بتاعتها تلوث الكوس الاكل كمان طب في حاله لو انت طلعتها خطا زي ما انت لو حدش بيتعمد ان ياكل خضار ملوث بتيجي كل الحاجات دي عن طريق الخطا ايه اللي ممكن يحصل بجسمك الاشكال بتاعه الكلاب والقطط اسمها توكسوكارا كانز ام توكسوكارا كانز الكلام غلط بص معايا هنا انت خدتها من البيج تاونز نزلت في البويلر هجيجي اتش ويطلع منها لقطه اللقطه دي تخش للبلد و ماتروحش الهارت للنمش بتاعتك هي لو بتاعتك لو بتاعتك الاسكاسر بيكويد هتروح الهارت ومن الهارت للنار واللونج ترجع للجتست انت تبقى غلط لا دي دخلت خطا عارف ان ده مش الهوست بتاعها لكن هي هتعيش لفتره تخش البلاد ستريمز واي اورجان يقابلها تدخل فيه شوف الاورجانز اللي ممكن تعدي عليها نبدا من الجول تحت معاك بالبرين اي لان سبلين ليفر كيدني كل الاورجانز يسموها بسره الحشاويه في كل الاحشاء بتاعتها ايه اللي يحصل دخلت ورم غريبه في التيشيو ده مش مكانها الطبيعي هيبدا الجسم يهاجمها الانيميون سيستم يهاجمها ويعمل جرانيولوما هو انت فاكر كلمه جرانيولوما بعده الزومه ايه تعمل جرانيولوما في الليفر ادي الاربعيه جوه مثلا الليفر انت الاميون سيستم يهاجمها ويعمل حواليها جرانيولوما بنسميها ايه ازينوخري يعني معظم الخلايا في الجرانيولوما اسمها ازينوفيلك السيلز اللي موجوده اذن الحاله المرضيه بنسميه ايه بسرن لارفا مبيضه يبقى دي حاله مرضيه بتحصل اكسيدنت لليلو بتتلعق البيضات الاسكارس بتاع الكلاب والقطط السناتوكسكارا كانت السناتوكسكارا ادي اللمسك طبعا مش مطلوب بديل معقده شويه هو جايب اللمسك البويل كلاب ادي البوكسه الموجوده تنزل بيضات في الاستول البيضه الطبيعي ان السايكل ماشي في الكلام لو اكسيدنت ان انت بتطلع في الصايب او المايه اتلوثت او الاكل بتاعك اتلوث ببراز التوكس تدخل جواه قسمك تمشي بالسيركوليشن وتروح الارجانز ده ما قولنا وتعمل جرانيولومه لكن ما بتكونش قضط في جسم من الإنسان يبقى اكتب الاسبادة لفتده يعني هكتبه اللحظات بيدوره الحجم هم ولكن ده مهم و ده مهم و ده مهم و ده مهم و ده مهم و ده مهم و ده مهم و ده مهم الليبساكل ده مهم لانه بدين الدوكس و انت معمباش الليبساكل والدوكس انا يهميني لما الإنسان يتعني اللي يحصل نيجي للجرانول شو الجرانول بيتكون ازاي ادي اللارما الزينوفيل الجرانول التصنيجي في اي جسم ليفر سبرينج اي اورجان تدخل في اللارما تبدا تتكون حالات خلايا زي الليوكوسايت الزينوفيل فورم جودي جانسيل شمال على الخلايا دي طبعا في التصورج الليوكوسايت والزينوفيل والجانسيلز عباره عن ماكروفاجز لازقه ببعضها اتحدوا مع بعضه بنسمها جانسيلز ودي بتبقى في الكرينوما مس موسفه بتبقى في الكرينوما دي في الليفر المريض بيجي لك ودي حالات صعبه جدا مريض ثاني عنده مشكله اساسيه من عنده تاخد البلط بزاو فيها في اوزنوفيليه عاليه بتوصل 80% يعني على طول البلط في تلاقي 80 اوزنوفيل سيرز وطبيعي الخليه واحده او اثنين موجودين في في البيرسنتس بتاعتها ما تلاقي 80 خليه اوزنوفيلز موجودة فيه البلاط عادوا يزيلوا فيلي عالية جداً معلوش اي اعراض الـ ال, ال, ال usual yeah. picture يجيلك طفل وده غريبا معظم الصوات يبتلقوا بالاطبال لان هما اللي بيلعبه في الصايد يبقى عرضا لانه contact مع الصايد والـ dogs والـ can-suries بيلعبه مع الكلاب والقطة فوارد ان احسنه البصار ايه التلاتة اللي انا عابلين جداً؟ لو راحت الـ liver انا تعمل بالـ liver يحسن فيه التضخم يبقى لو راحت الاي يبقى النويد عنده اضطرابات فى الربع Visual Disturbance لو راحت التريم تعمل Neurological Disturbances اضطرابات عصبية لو راحت اللنج بتعمل نيمونيتس التهاب رأيه يبقى ايه ملاش عرض محدد تابع الارجن اللي بتدخله بتعمل عرض فيه داخلت اللنج بتعمل نيمونيتس داخلت الليبر بتعمل الليبر كبير Tenders كلام لو راحت الاي تعمل مشاكل فى العين تختلف تبع مكان وجودها موجود عند الرتنه ولا موجود عند القرنيه ولا موجود يبقى افوردج المكان بتاعها بيبدا يتحدد دي اشخصها زي الحاله دي معظم الحالات دي بيريث مفتوحه دي لان انا خدت براز الشخص ده مش شاكك في الورم ما عندوش قلق خدت منه قط مش شاكك النار بجيب البلط الحاله الوحيده البيوبسي لو انت شاكك ان الليبر مليان هانجيوما الدكتور بالمنظار جراحات المناظير يبدأ يخش بالمتظار. طبع انت تعملها ولا الطبيب الممارس العادي يعملها ولا, ولا حتى المصدر ولا الدكتوراه اللي معادة طرح. جراحة المناظر دي لها ناس من خاصين. بيدخل في الليبر تحت. في الدوشاشة يشوف الليبر. بيخش الكبرة. بيسحب جزء صغير. هو بين هنا المجيء طبع لدي جزء صغير من الليبر اللي كان فيه جرانيلومة ويبعثها للمعمل بتاع البصوش. المعمل بصوش بيقطع ويعمل شريحة. هنشوف الصورة اللي احنا نسمناها بتاع الج وخلايا الدم يبقى التشخيص كله يعني بيتم بصوره انه يلاقي الخلايا الليفر وجواها ضاربه كده وحواليها الزنوفي ده التشخيص لكن في طرق عمليه طبعا السيرولوجي احنا هنا بنعتمد 100% على السيرولوجي او اختبارات السيرولوجيه بنقيس حاجتين مستوى المونوغلوبولينز واحد يقول لي طب ليه المونوغلوبولينز بتبقى عاليه من الفراغ ده وما تدخل جوا الجسم تفضل قاعده تقعد لي سنه عايشه سنتين وعامله جرانيولوم فالليميون سيلز بتتعرض عليها وتبدا تطلع انتي بوديز اجهز ان هي في اوفر ستيميليشن على طول عماله تطلع انجل اوج زي نيون سيستم تو رديوس انكريزد اماونت اوف اي جي ان اي جي اي اي جلست النار خد اللايزر الناس جايين طب حضروا اللايزر دي ازاي جابوا النار من الكراب والقطر عادي جدا سهل انا لو جبت ان رحت فحصه اي بروثز دوق او كانت اللي انت بتدوس الطريقه دي بالهبل ده باخد منها اللارمه ازرعها في اطباق باخد اللارمه والاربع حضر منها الكيمش بتاعها الجسم بتاعه تقيله انت بودز اي جي ام اي بي اي جي, بي جي بي. اعمل انايزر او اعمل اي سيرولوجي ان دايركت جيمنا ديشن دي ان دايركت دي فلوريسنت او بالايزر اي تكنيك من دول هيسمعك على حاجه اسمها انت اي انتي بي اي, اي جي بي معاش ماتعون اي بو جنة من البنيل جسمنا في الـ Blood Group Antigen سمعتوا عنها الـ A B O الـ A B O طبيعي ان الجسم الانسان فيه Antihodis Ageless الـ A B O Group Antigen ده طبيعي مش حاجة مرضية لذا احنا عندنا الـ, الـ Blood Groups بتاعتنا فيها الـ A B O Antigen الجسم بيطلع انتيبولتاجينس بموجود شرخات في سموع عايزه هناك كتير ان تي اي ان تي بي 190 اللرمه دي عندها قدره ان تطلع انتيجين مماثل للانجين بتاع اي بي او فلما تيجي تقيس الانتي اي ان تي بي ادروا مدري ليه عادي طب عادي ليه ان اللرمه انتيجين سيميلر واي بي او انتي قام ربنا اداها قدره هي تضحك على المي سيستم ازاي انا بقول لو ما عملتش كده المي سيستم هيموت احنا دي جه عامله ازاي ضربه تحول جسمها بره بانتجين شامل للاي دي او ال لما تيجي خلايا المناعه قرب بقى اقول لك لا دي الخلايا دي بتاعنا بقت عم تشرب وتمصت حاسه ومش حاسه والمي سيستم بيتعامل مع اي جسم غريب ازاي بيسحب يبص عليه لو لاق الانشن ده بتاع الجسم يحنونه لو انتش ينغاليك بيهدم فهي الارف بتضحك على الروسستر وزي تفرز انتر حوليه نفسها شكل الانتر بتاع البلد جروف فعشان كده الروسستر يجا عنده ويسيبها سليمه وزي ما هيه بل منه زيك بصه تمشي الازنوفيليا مانا يشريه مانا يتفرز تابع عن المكان يكون عدده في أسباب أخرى للبسرة لارفا من أنسل أسكاريس لو كمية كبيرة للبركوية ممكن تروح البسرة لانكليستو مدينيالي ممكن تروح البسرة ستر روكولوليس ستير كورياليس ممكن تروح البسرة بما دي مسببات أخرى للبسرة لارفا من, من هاته التريكو للمرة فات خلتنا التجينيس إن اللارفا بتمشي في الجلد زي ما احنا شبتا كده في الجلد العلاقة الأساسي سايف بالدازول دواء عشان تاخد اورنج لو في حاجه مشكله في رجلينا احطه على رجلي ادرينال بعيده بعض الشهر الدواء انا طبعا الدراغز بالنسبه لكم بنص انبورنت مش مهمه انا تم نو ديجنوستيك في فيز زي ما انت قلت في فيتش بعطى انتيفيرتيف وانتي سيتيك وادي كورتيزون ليه بادي كورتيزون لان بيادج بيطلع بسرعهانه جدا وبيعزلوا في الالرجى للمريض لو العمليه زاد على حد يخش من في الانافلاتكسي شناه الانافلاكسس اللي هي الصدمه ممكن يحصل له موت بسبب الهيستامين بيطلع بصوره كبيره برفع مش هل من اوقف ان الاربعه من جنس ان البيت والتوككس ديورت يعني ايه البيت دي هي الخلايا النقطه اللي بتتربى في دي لازم تتفحص دوت لأنها لو عندها السكارة ممكن تقديد طول الأطفال اللي موجودين و أحراض الأسرة يبقى عندهم بصر لارب الناس الستريت هوكس مصف بيئة المنتجة يعني كلاب الظورة والحوكة اللي بتاع الشهرع دي هي برب المصدر العجوة للسوير بالنسبة للتينيس لاربا الميجرانسي بتجنبها بأن أنا ممشيش عالي الخدمين يبقى غايد سكين كونتكت و سكونتبريد الزوري ممشيش عالي الخدمين يبقى أنا غمانطي ممشيش لاربا أختار فيه. بالنسبة للفزرل ما كولش خضروهات الا ما يكون مقصوله كويس الفود والدريد والهندس ما تتعاملش مع الضبز والكالس بحيس ان حتى لو تعاملت مع الضب او الكالس you have to wash your hands تخسل ايه اكواز جدا عشان العدوى والمشاكل ده ده بالنسبة ليه اللاربوميجرانس يبقى تعريف اللاربوميجرانس يعني بعد اما خلصت الموضوع كله تعال اللاربوميجرانس احنا نحط التعريف بقى بتاع ما هو تعريف لارفا الميجراش ادي يرقات المايجريشن اوف لارفي اوف الديرماتود دي اللي بتعني مفهوم ان انسبتبل هوست في عائل غير عائلها الاساسيه العائل الاساسيه بتاع البوج وكده طب لو دخلت الهيومن هي عباره عن مايجريشن اوف لارفي اوف الديرماتود انسبتبل هوست لارفا كانت كومبليت بير نورمال ديفرشن ما تقدرش تكون اضر زي ما قلنا انتو أضب، منتظرش تبقى أضب يوم ما تبقى في الجلد الارضة وتموت يوم ما تخش الأحشاء بتاعتك وتموت وفي الحالتين الحالة المرادية بسميها الارضة بالجلس وقسمناها لكوتينيس والكوتينيس تعريبه تعريب الكوتينيس الارضة بالجلس invasion of human skin by خلال هرب الارضة of anclistoma canina and aclistoma يبقى أني بتيجي في الريقين وفي الجلد هي anclistoma of non-human ديت عبد دب احنا جلستوما كانينوم انت جلستوما زي دي طب انتيكن فيسرا انفجن اوف هيومن فيسرا باي درابيدو توكسوكارا كان انتوكسوكاري كات دي الاشكال اوف بوكس اند كان يبقى انا لو جبت الاختبار اقول لك بروتينيا سلاربا من جرس كوظبا ان كريستوما دي نيد اه دي النادي دي بتاع الجيوم فانت لما رجلك يخترقها في الورم الاربطه بتاع الجثومه الديدنادي هتكون اضرته في الانتسف بتاعته اللي دي بتاعته طب لو فيها ديسطوما كانينا هي دي بقى اللي ممكن تعمل لك الكوتين يسره تمشي برجلك ما تكملش دوره في الحياه وتعمل حاجه لما نضيق ما كوتين يسره يبقى كوتين يسره من جرست كوستر باي انتسومه كانانا نفس السؤال اللي بيتم تعالى فسره النهارده من جرست كوستر باي اقول اسكارس من بوكو غلط بس <تسكيلس> كانت بتاعتك اللي ادخلك فيك ما تعملش في بصر الاربا. تعمل اضبط بك يتعمل بصر, بصر الاربا تكسوكارك ينزل اعبتك سوكارك. ده بالنسبة للي احملت الموضوع بتاع محاضرة ببس. نبدأ بمحاضرة باحت النظر. تروحوا تشري اسيا كل شانه الدول الغير مسلمه بشري اسيا لما يجي لما يجي يعمل هامبرجر يعني برجر بيعملوا ميكس يعني ايه ميكس حط لحم الخنزير مع لحم البقر انت ساعتها كنت تسال خش بتاع قالك بدونه مرحبا يا بدونه الداخل بعض وبتدوس خش تدوس على طبعا الناس دي لازم تسال اول ما تطبخ البيف ده اللحم ده بيور بيف ولا ميكس بقول لك ما انتش تاخد بعضك تدي له افكار على طول بقى مات على طول تلاقي طلعوا هناك لما ما سألتش هما ما عندهمش الحته دي ما فيش دعوه بالمسلم في ولا الدوس ولا ولا جه ناس هو ماله هو. هو بيعمل حاجه للشعب بتاعه طلعا. فلو ما سألتش يبقى ساعتها اكلت لحم خنزير بدون ما انت عارف طبعا وبالذات بيعملوا البرجر سميك كده طبعا عندنا بيتزا اوين صن بوخري هناك عادي ما طوش البوخري ده سندوتش الفيرجر قد كده بس تبقى ماسكه في ايدك تعمل زي النهارده هنا فاضي اللي انت سكه صغير كده ومش بان فيه عاملين متبلس عاملينوا راس راس زي الترو المهم فبيبقى السيد بيرجر مبرض يلا مسوا ماركت خلاص اللي حافظ السندوتش بيبقى قلبه بتاعه كله ني بس توابل لو بي ترايكينلا الدوده اللي, اللي كلام عليها دي يعني ديكم في ماكو دي مشكله كبيره جدا موجودت موجوده عند كل الـ الـ عندنا في مصر التراكنيلا موجوده عندنا في شارع 50 في مصر عايشين وعندهم مزارع خنازير ومربى خنازير وعندهم طبعا بعض المشاكل الكتير اللي عملتها التراكنيلا بادوا يعملوا رقابه صحيه جامده جدا على التراكنيلا هنفهم بص على الشده يبقى التراكنيلا سفيرز دي الميكروب اللي بتعيش في الخنازير ترايكي باللاتيني يعني افرايكي للعينات الهير الاسبايرانيز اللي اتقلقت على الاسبايرانيز زيال حالة زورها مش نفا بليس جد نيه ترايكي شاكي في الاندودة نفسها زي الخير مفيع جدا وحبماها في ملي متر يعني حاجة تتشاب العاب جدا اصدكر واحد ونص ملي متر وفيه 2-Colical Process ومناخنا بتاعها المريك بتاعه خلم السلل الارخصابي. قادر في ميل. الفميل قادر ميل مرة تاني. ثلاثة من الميل. قادر مريك بتاعه السلل الارخصابي بس. ونفاش حالة تانية مميزة. ما باهتمش بالميل والفميل. لان ما بتشوفهمش. انا باهتم باللارفة بتاعها. هنا الانسة تالت ولا طبيعة. في كمتر برد انتهت بقى. اه الفرق ما بعتيش ان انا طول بنتكلم على مين نيمار قضع ياما وياخد روح العضلات متخيل مثلا لو نيمار قرع عضلات القلب عضله القلب العضله اللي شغاله انت نايم صاحي شغال عضلات انت تنام وتسكر ولا يشتغل هي وايه ثاني العضله اللي ما بتقفش وتنام اديها كوستك المصري عضلات جسم الحجم ولولا سعادتك مش هتتنفس وانت نايم يعني ولا تقف وتاخد ريست تخش ريست عضلات الانت جانب وعضلات انتيركوستال مصر من انتفام حاجه حاجه بتدوش شغلي دايم صاحي مهم عليه كله شغال هي بقى بتحب العضلات دي هي يارقه تروح للاكتيف ستريتد مسل العضلات اللي شغاله ال24 ساعه ليه بقى اكتب ضمه الجهاز بتاعه مش تروح للعضله كسوله مثلا مش عدتك مثلا في اي حته في جسمك كعضلات ما بتتحركش كتير لأ بتنقل اكتر بسريت المسل تروح تتفتع بانسيست منت بيها فلو عدد كبير من الاربيد دخل العضلات الالف هو يقف يعمل هارت فيديور والمالكي هو في الهارت فيديور هنشوف القصة بتحسنت الفاينال هوست بتاعنا المان والبيك والرونيس واحد يقول لي تلات حاجات فاينال هوست فاينال هوست قرب تلاتة طب انا حكمي على الكلام دي عندهم القضاء في الانسيس تهيبوا فنوز هوص وعندهم اللقمه في المص يبقى هيترمينيت هوص دي الالمان والبيج والرودنتس الخران الانسان والخنزير والضأع على النهائي وعلى الوسط انتسيم تايم تجيب الفار والخنزير والانسان تبص في, في الاعضاء بتاعتهم خلال الاضر يبقى ده ديفينيت ما عندهم الاضر وتاخد عينه من العضلات تلاقي اللقمه موجوده في المص في بتاعته يبقى هيترمينيت فلو ضربة احنا عابين العقل الوسيط والعقل اللازي يحتوي على ايه؟ على ضربة الستيجيز. صح؟ فلو ليت الضربة انتهى هو الانسان هنا والتجميدة دهوس تلك مرضو ايه؟ مان بيك درودرس. مان بيك درودرس. كل اكل اللحوم يعتبروا ويتصدوا بالتراجب. سمعين؟ اي حاجة بتاكل لحمة يتصد بالتراجب. الهابيتات بتاع الاضر موجودة بالتراجب. انا بها درس التراجب اللي عشاني. عشان ايه؟ عشان ايه؟ تتضرب. اللافا بتاعتها من, من الصوره طبعا هنا مش واضحه هو قطاء جايب علينا فيروس من المسلز ومطلع لافا متحوصله جوه العضلات ملف على بعضيها طيب يبقى اللافا بت بانسست يعني ايه انسست متحوصله المسلز اوف انفكتد باند ديجروت تعال نشوف الرسمه دي تحت ده المورفولوجي بتاع عضله وال يعني كده سلايد المورفولوجي بتاع ده ثاني القلب نجمال. لان انا نستعيله دات يا هو دات الواحد مص ملي وفيه تفوزة جفليت من تلاتة مص ملي لاردي بيروس يعني ايه لاردي بيروس طضع جلبة عندي. حط لاردي. القلبة بتاعتها عند الخمس. اتصال الخمس الامام من الجسم ومع بقيت الجسم. المريحة بتاع اسرور السمس. دي نتزيل ملي. اللي هنفكت مستيج. هي الانسست اللاردة دي. ده افطع في العطلة. دي العطلات ايه. لو خدت منها عينة تلاقي اللارمة نبتها على نفسها ايه. وجوه كابسولة. كابسولة يعني انسيستن. موتها حوصلة. يبقى ديمون شمشك لها زي اللمونة. انسيستن حجمها بالمايكرون خمش اا اا اا او بنت فايت و او بنت و مين مينوز. لازم تشوفها بالكريسكوب. انكلوزد الفايفرس لير. طيب الخلايا اللي مكونتها حواليها دي بمن بوست رياكشن الجسم هو اللي افرزها دايما بتبقى موجوده مع البوتيوودن الاكسس اوف ذا مسل فايبر واحد يساند في كده ما اخترش يكون صح ولا عمليه كده معاها فطرح ليه السيستم ماشي مع البوتيوودن الاكسس مع الخطوط بتاع العضلات مش جايب العرض ليه ان انا لو جاب العرض ايه اللي يحصل للعضله تقف على طول. لان انتو لو درستوا ميكانيزم الحركة بتاع العضلة اه العضلات دا بتيكت تحرك في ميكانيزمه معين. هي نربة ونرصوصة مع قطوط العضلات. لو جد العرض توقف العضل. احنا مش معقول يارب واحدة تخوشوا بالعضلات توقف. طب امتى العضلة لو كمية كبيرة جدا من السيسكي هو العضلة تعملناها مع من الضعف في الحركة بتاعتها لحد دا بتتوقف العضلة. ادي اللارفا موجودة في ايه العضلات و موجودة مع اللومتوني للأكسل او بيزا نص الفرن بنيجي للـ كله ركز معشي لنا بالقصة نصيش و ماشي جديد عندي من بيك روبتس ادي عضلة بحط اللحمة او حط اللحمة تخمزين او حط اللحمة تخمزين او حط اللحمة تخمز واحد جلو اللي يتسجع كل فرن فرن او بيقوم بذرن هنا في ناس بيزاكوا الانواع من الفرن اللي موجودة في الصحراء انت بيسموهش هنا فارق بيسموه انا اعرفش ليه جيربوه جيربوه جيربوه جيربوه بيجموه بيسموه هنا وفريزه بيبتعش كله حاجة كده عنده دلارة بالبرج كده ده مرمو هاتس ده عنده السكنين لو تراكنين لها موجودة في المكان لها بلاكة فريا وبتنزمين لها عشان ما تكونش فريزه انها بتصر باك باك بتبدأ مع تفريزه باك تباكش مع تفريزه هنشوف إزاي الفارق بتعيد وفريز لكن لو كانت حتة لحمه لحمه خنزير ده مع التسحيق او قطعه خار او جزء صحي انسان انسان طب صح هتفكروا ان اكل لحوم البشر دول مش عندهم ما بتاكلش بعضها بس ممكن تحصل انت لو واحد عنده لكن لو اكلت لحمه او عظم ده طبيعي خد كده كده وتاكله هبشره عضته عضه جامده وكانت نلع... التوفيد مصر دي وبيع غاز لكن انا هتجنن المهم اللي بيحصل جوه التست بتاع ادي الميكوزا بتاع التستن اول ما تاكل حته لحمه العضلات بتذوب وتطلع الارم شايفين الارم دي تطلع تمسك في الميكوزا اهي ده عملت 20 في مين يتزوج الفينين بتوضع ايه لغم الفينين الواحده بتخار معاك طبع 1500 لغم كده الهمش مش بيتظاهر يعني لو عندك 10 10 ناس بس في دعمه بيحصل يعني عندك اعداد مهوله من, من اللربي اللربي اول ما بتتكون بتخلق الميكوزا بص معايا كده بين هنا اللربي اسم ده ده لرب بين التريدل انستاينال وول وبتمشي بالبلاد سيركيليشن شايف معايا بص ادي الضفز اهو اللربه تخش في مطرح وتمشي وتروح فين بقى العضلات ايه اكتب قائمه مصطلحات اكتب ستريت مصطلحات عضلات المشط بيساعدوا القلب والدافران واللسان اللي انت هتتعب وتشتغله من يوم وعمال تتكلم مع اصحابك ده لسان ده ما بينامش ولا غلطك ده مشاع وع بعض الاحيان الناس بتلسانها شغال وهي نايمه عادي يحلم ويهلوس اللسان شغال برضه لكن ده اكتب في اللسان والعضلات بتاع المضغ جاكريم والهارت كل بدل مسكريات المسل تشكال عطول تطلع لاربي تبدأ تتحارك وتروح العضلات وتتحاوص بيها. لان الله ساكل يبقى تاكل حت اللحمة فيها لاربي تتفضل باللحمة وتطلع لاربي تتبر جوه اللي تسلم بتاعتك تبقى قدر تجيبه من يتزاوكه. الانسة تضع الف وتسوين لاربا ببليه تخش البلاط بزر تمشي تروح العضلات تتحاوصها في العضلات وتعمل لاربا المسل. انا ليه بقولك انا ما مهتمش بالأضلط؟ لأن الأضلط بعد التزاوض بتموت يعني الميلي خاصة بالفلمين يموت بعدها هو واحد يمص مني مش بايه وظيفة بالحقيقة الخاصة بالأنصة يموت الأنصة تحط الـ 1500 لارفا وتموت يبقى الأضلط إذا تستندعي أفتل شرط طيب لكن اللارفا يمصر في الريلين مدينة مريبا طول ما انت عايش اللارفا عاشها في العضلات بتاعها وده يعتمد على العدد بتاعها وي... في <تصفيق> بعض الحيان تموت اللارفة وتتكالس اول ما تقوتي الكالسيب يترصب عليها ويبقى زال عضم كده بس الله كالسيب كيش تعالش بالحدودة الجميلة اللي جيدة الخزير بتعدي الزين الحيوانات عدها عدها ظاهرة لكي اختراس او الكالابوليزم القاوي يأكل الضعيف في الغالب قانون الغالب احنا مش عايزين قانون الغالب انت فيكم خازين واحد ضعيف كده والناس عيانه جايه اخوه ثاني واكل عظم فكان ابو ليسم ان المريض منكتب بالهلس كده الخنزير بيتعب ان عمليه في بعض والفاصل الفار اللي بعده في نار موجوده في وصوار النيء اللي بعدي ان المريض يتكل بالرطس اليكسي والعمليه دي بنسميها ايه الكنابو الكنابو بالنسبه للوراثه اول حيوانه اتلا لحم جمش انت هات تحط فير حط الفارين مع بعض كده في قفص بالذات لو زي فرقه على بعضيهم ماذا تلاقي واحد بس فانت فين الثاني راح ذهب مع الثاني ذهب مع الثاني ذهب على ناحيه القوي كاله الطاير كاله الطاير ايه فارض الافتراض دي ظهرت احنا فضلنا وقعه حتى بدا البشر ياخدوا ربنا خلقهم ما عندهمش ظاهره الانقراض خلاص احنا لما في زمن الانقراض اسمها ممكن تاكل اخوك عادي لا لو... مش انا حاجه في الموضوع المهم طب الانسان طب الخنزير ليه طريقه عدوى ثانيه لما بتموت الفلان بتتنقل للزمان الخنزير من الكائنات اللي ما بتخوش غير الزباله يعني العلماء العلماء يحرموا في الحيوانات دي ربنا مش حاطط عليها المحرمه مش حاطط حراموف ومفرات لانه الحيوان ده يتمتع بصفات صفات اقصى شكات الدنيا كلها اولا تحط له اكل نظيف يعني لازم يخلص الزباله لا يا غير على امساد لا وانا بدمه لا كل الشراط الوسخه دي بره عنها بقى عشان حلو المشكله دي دي والزباله وحقاق في بتكب على بتكب هو بيعقمها يدخلها في المعقمات ويبقى كابس يكبس الزباله كده يعملها بلوكات مكعبات يعمل سكر مكعبات يعمل الزباله مكعبات بعد ما يعقمها ويرميها للخازنيه هو ضمان ان الخازنيه اكلت تفصل لكن طبيعنا عندنا في مصر مثلا المطاعم مربيين كده الخازينه المنطقه مقلب الزباله بتاع القاهره كله ده معذوره بتاع القاهره كلها نروح حي كده يا اهل الزمالك والخنازير تعيش حياتها بقى ايه مرشوطه جدا تروح تا طلعوا نص الزباله اسعد انسان في الدنيا او اسعد ثالث في الدنيا لما بيشرب فالمهم الفرانه الميته بتتاكل بواسطه يعني بقى بنجيب الزرع والخزيره والفارس الثاني بياكل الميه طب الانسان بيتسجن ازاي يا ابو رحمن خنزير طب الانسان اللي ما عندوش نار السكه هنا تبقى ايه يعني باين يعني ايه باين سايكل ما حدش فاهم الحساب المفروض ما حدش ياكل حد الا اذا في حالات دبر مات ودمه وثيابه احفر كاله لحمه الديد ده, ده. الديب ده اللي لو كان انسان ده عنده تركتينلا يبقى الديد ده عنده تركتينلا واضح بس هو طبعا ما حدش ياكل حاجه نبدا نعالج ازاي مريض الترايتينلا بنمرضه في واحد من الاعراض بتاعته وانت ممكن تعرفها بسهوله تروح مطعم كرت برجر الاول مرة واحد البيت مقص جدت جداً قيء وسال كأنك تستمّم في ذئب الصغر تبطل على الوضع ده اسبوك عمل ترجع ممم مرة سال مائة دي حلة سالتها يوعدين قص اول اسبوع المريض بيجيلك يشتكي من غسل عمار عانجلوزيا عند غسال روبوت القيء ممص جان كانه عنده كان اقول له انت كاتب يا منيل على عينك كده الهب ده اهو زي بتشخص ان التصمم دي القصه دي دي مرحله اللي هي فيها السست بتبدا تطلع من المصب وتكون اضر في البنت دي دي بتاخد اسبوع المرحله الثانيه النورم مايجريشن ستيج مرحله اللي هتخرج بقى من الكوزه النورم وتروح العضلات دي في الاسبوع الثاني المريض بقى بيسخن بيسخن متعدد ايديما او سايت فلاعه تحت عظمنا في فخ مش اي حد تحت الهون بيقدروا بعد في مكانها في قوه ثانيه عنده ديم او سايت عنده الم في العضلات تمس اي عضله فيها نار تحس فيها الم شديد مايوسايتس مايوسالجز يعني الم عام لوكنيس او فيكتد ماسل العضله اللي هي فيها تركملا تبقى في ضعيفه جدا ويتاخل من عين الدم في المرحلة دي تتلعني الزنوفينة بتوصل ثمانين في البنة الزنوفينة يعني جدا جدا جدا طب المرحلة التالتة بقى مرحلة الـ encapsulation ايه الـ encapsulation يعني اللاربة خلاص دخلوا في العالم يبتقي حسنا الله يكامسولي حولنا ويسمي المرحلة دي الـ encapsulation وفي المرحلة التالتة دي الحرارة تنزل وكل الأعراض تختفي بس ايه اللي يستمر؟ مصر انا في العقره هيفضل معاك فتره طويله جدا طول ما اللي بتتقل بتمكننا موجوده في العقره يبقى عندي ثلاث مراحل دي فاينل ستيج اسبوع اربع ماجريشن ستيج واندنسوليشنز المريض بيمضي ايه بقى كل الحالات كانت في الستينات طبعا ما فيش بيتموا كراطه خنازير ويذبحوها ما فيش مخزن ولا اي حاجه ولا حد يكشف عليها وياكلوا لها حالات كتير من المشفيات وبعد ما يشرح الجزء الى القلبه التضخم قد كده في كاربيوميجالي والعضل عايزة تضخ دم وهي التعباد تبدأ نحص الله نعمل للنبات بغنوانيدي يموت بميوباندايتس او النيمونيا او الاسماليس تبع وجود اللاربوس في المكان الدي هشخص الحالة دي زي جالك واحد طب لو اخدت الستول بتاعه تسيب هؤيدا انا قلنا الانسة تالت محطش بيضات وحتى الارفل اللي بتحطها ما بتنزلش بالسطور بتبتمشي بالبلغ بصير كليش تروح العضلات تبقى بتوصل داعتك بتشخيص إن انت عايز توصل للعضلة الأفكتف مصدية بيجو اشهل عضل تاخد منها عينا مش هتاخد بالقلب كله تقولوا تعالى وانين قلبك كده وانين قلبك كده وانين قلبك تقول له اخد عينا من قلبك هتموتك طبعاً العضله الترايسبس <تصفيق> والترايسبس العضله اللي هنا دي برده عضله طول شويه عملت لطخ اصحابك يديك شكلها على طول بتتحرك فدي عامله نشره موجود فيها ياخدوا منها بايوبسي يسحب منها بيت كده بالتبره ويحطوا على شريحه في الشكل ده كده من غير سد من غير ما تصبغها هتلاقي النمره اهي كوين والبصل خلاص يبقى ده مريض فلوحاتكم كمان بكرة بالظبط تعالوا شوفوا لي ده طبعا في التكويث الثالث والرابع بتوصل دي من 10 ل 90% من, من, من, من نزل في اختبار جدي فاكرين الكازوني فش كان كان في الكازوني كان اتينياس اتينيال ده في كان بوقس العاده بوقس انا بوقس ده ده انت كده ده ما التست الثاني اللي انت تدرسه اسمه باكمان تسعه باكمان تست. ده انترا ده الواتس. بيعمله و بيجيبه لو يعرف قضيق من الفران او من الخنزير اي مصيمة وياخدها يجففها ويضحنها. ولو حقنها زي ما هي كده كمحلول في نصر مريضة عروضة. لان الانتجين كده بصورة ببنى لازم يخفيفها واحدة على عشر تلاف. لانتجين ده يخفيفها واحدة على عشر تلاف. ويجي كحاق انترا ديرما. انترا ديرما. في دراع. هنا كدا. <تجيب> كدا ده ده من هنا كده. كامل تقرب القلم كده ويحمل في جلده. انترا ديرما. فريد الترهين صلايض باقي 20 دقيقه فل... لو هو عنده ترهين انا فل... بقى وقع ورمت كده يبقى ده على طول عنده ترهين ده في بي... التكوين مين مين هتبقى حمراء كده نتيجه ال... انج طب ايه اللي حصل هو المريض اللي عنده ترهين عنده انتي بودز عليه كده ضد الترهين عنده يعني انتي هيحصل انتي ري اكشن وتبقى ريليس وتبدا دور هايبر سيستيب اقولتو دي نستي ما عارش خطو في الجنولوجي هايبر سيستيب وان مع هايبر سيستيب انتو ما نعرف السيرولوجي مئة مرة شرحنا مش هشمح نفس القصة السيرولوجي بجيب شريحة بحط عليها الانتجي واجيب السيرب تعمل في ايه ايه ايه ايه ايه خطومه على بعض لو الان جي برسك في الانت البودة يجيب سكن لانتبودة الشركة بتبيعه يبقى ده الدرس بنطور احط سكنند اند بودي يمسكوا بعض الثلاثه اهو اندي فيرست اند بودي بتاع شركه سكنند وبنور حط تحت الفيرست اند بودي بيكتب غير بنطور كده السلايد حاجات بتنور يبقى ده خلينا نرميه ان دايركت في لوريسنت اند بودي تكنيك اي فيتي وديناها طبعا شرحناها من قبل مره اللايز بتجيب البلايت الشطه بتقولك عليه انت تاخد السيرم بتاعك وتحط لو هو فيه انتيبودز هيمشي تاخد تحط الساكن في البودي الساكن ده البودي المرتبط بالانزايم تحط السبستريت الماده اللي بيشتغل عليها الانزيم هتغير اللون من الازرق للاصفر لو الورده لونه اصفر يبقى ضبط حط الازرق زي ما هو انت نيجي ده بيسميه اللايزر انزايم لينك الميوزور بتاعه فأنا عندي سيرولوجي تي تي تي تي سبريم فوقها بموردين وأروبا كلها بمناسبة تراكنين لكالة مشكلة فينا جدا في ألمانيا يعشقوا لحم الخنزير بصورة بشعة وكانوا بيستوردهم الصين خنزير الصين طبعاً ما عندهمش هيجين إداك الخنزير برباها تحت الأرض أناك بالصين يعني عدد الخنزير أكتر بغداد عدد البناء البنين إداك فهم عاملين أنفاء تحت الأرض ويتيجا عربات الزبانة تبتح فتح كده زي البلعات ضم الزبارة والخلازير عادة تحت بقى وتعيش عادة وطلعهم خلازير دي بوعوها بقى ويسطروها للأمنات وبتعمل شيء كبيرة جدا لحد من الأمنات بدعوا يعملوا باسم اللي هيزين وربعهم خلازير خاصة بقى احنا تعمل من النارة بعد ما تكون بتتحول تسفايا دي حصلها بكالسفكيشا لعمل تكس ري هتبقى تسفايا دي حصلها سمعت عاقيني تزينه دا يموز دي حصلها يعني ايه زينه ده انا شاكك ان في شخص عنده عندي فرضه جار اجيبه اخد بايوبسي من العضله في الايد واوبسي طبعا التجريب ده بطلوه في العالم خلاص ده انا لسه قاعد ثلاث اسابيع ولا شهر على ما الفار يلحق اللحمه دي وبعدين اخد عحه حته من العضله واشوف اتعاده ولا ما اتعداش طبعا قصده يكون المريض الثاني هنا دي زينه ده في استخدام الايمن في التشخيص او الحشره في التشخيص يسموه زينو. زينو ده. زينو ده. بيجي فهر تجارب يأتي له حسة العضلة وبعد ثلاث اسابيع اللي هو تتبع واخد عضلاته يبص عليها. لو عنده تراكنيلا يبقى هذا العضوة من العضلة اللي كان لديه يبقى المريض ده كان بصد يجيب. يسموه زينو ده. التريتمنت بدن من دازول كورتيكو سترايدز بدن كورتيكو سترايدز عشان الالرجي تحصل مريض يموت بالشاك لو عنده صداع عنده حراره كتير وعناد الكنترول بتاع فين في النقطه الثلاث حاجات اللي بيقول عليها ان لما ديستراكشن اوف رانز اند بروبر بريدنج اوف بكس بريدنج اوف بكس اللي هو تربيه الخنازير لو الناس اللي بتاكل خنازير يعني بطريقه صحيه ان الاكل بتاعهم لازم يتعقم عشان مفيش اي ميت ديد هيت تريتمنت اوف جامب جامب يعني الزباله لما نقدمها للخنازير الواقع عاملوا مجازل خاصه بالخنازير فيها جهاز البراكنوسكوب خازير الذبح تلاقي ان الطبيب المسؤول عن الكشف ياخد 20 سامبل بيديرها انت مصر ويجي حطها بين شريحتين وعندهم جهاز البراكنوسكوب التراكنوسكوب ده بيرش فيه نحط السلايد وواحد قاعد على المونيتور كده زي اللي عارفينهم في المطارات اللي بيعدي الشنط بص نفس التصوير ده على الشاشه كده الخنزير اللي انتوا عارفين ضربه واحده يعذبوه في الخنزير ده وحرقوه ما طلعوش في الاستهلاك الادمي ده بنسميه 100 inspection الفحص للحم وان مضبوطه المرض اللي هي المجاهر والبروبر كوكينج بوكس ناخد بريك ده بريك عاصم مهواني حد النظر عاصم الواحد ايه عاصم المطعم نيجي لي ا اللي عايز يطوع روحنا في حاجه كده لا كمراطيه نيجي بالدقي الفلاريا دي عائله كبيره جدا هتلاقي فيها اربع بنات عايله الفلاريا شكلها ستريت فايزر خيط بالظبط كلنا عارفين الشبك بتاع الكهرباء هيضيع اه مش بنشوف كده وده استكر طياع ويا شد السك كده بالظبط الميل بتا صغير والميل كبيره في الزفير بتطلع بقى هنا ما تحطش لارفه ما تحط لارفه بتتشاف بالميكروسكوب فبنسموها بقى نقول عائله شبافلاريا وهي بتتشاف في الميكروسكوب بيبقى اسمها مايكرو لا يبقى الديكنوز في جالنا هنا مش اللارفه مش اللارفه يعني فرايكينلا اللارفه في مصر لارفه لانها لارفه كبيره لا في كل عائله الفلاريا اللي ندرسها دلوقتي الانثى تلد لارفه صغيره جدا ما لهاش لا صفج ولا انتست ان هي حاجه عشان كده طبعا ما فيهاش اورجان ما فيهاش اعضاء تسموها ما مايكرو بتشوف ما بالميكروسكوب والعائله اسمها فلاريا سموها مايكروتايب فلاري. يبقى دي نكس دي بمر علينا في كل العائله دي اسمها ايه مجهول لما جاب درس العلماء عائله الفلاريا لو هتتصنف لثلاث اقسام اساسيه لقوا دي داف ده بتعيش في الفاتيك سيستم انا قلت دلوقتي احنا بنتكلم في التيشو من الفوست طب حد ما سالش لا محدش سال مش لا انت قلت لي ترايكينيل لا دي ديشوا منودات ولا من على ادرت بتاخدها من الفوست طب الادرت منو في السيستم ما هطلبش اقول على الترايكينيل 100% استنى اني ما تقول لان الادرت في الانستين واللارما بين التيشو كل مص في علامات اسمها بارشال تيشو اللي بنقول يعني في شي موجود جسم لان عضه اظهر في النستك ما نقولش على ان ده نقول على الساينر واللهه بتاعتها موجوده في عضلات الانسان يبقى تيشو هي نص حياتها في التيشو ونص الثاني في النست لكن اللي جاي ده كله ملوش دعوه بالنتستن القضه موجوده فين يا اما في الليمفاتك سيستم يا اما في السطجينست تيشو يا اما في السرس كابت عارفين ايه السرس كابت السرسة الكابتة ده السرس كابتة والسرس كابتة أول دلتنا ندرسه في إدرمتك سيستم اسمها اسمها نقطة نقطة مع بعض والتشريرية دابلو سايزة والتشريرية بانكروفتي اللي بتاعب الدائم فيه او مرض الإليفانتيز والتشريرية بكروفتي والتن اسمها كروشية مالايا كروشية مالايا يبقى شوف الاسماء يسمع الاسماء. نيجي للستاب كتين استيشن. لولا لولا مش لولا دي. لولا لولا. ما قولناش لولا لحاج يقول لي لولا وفولا والكلام دول. لولا لولا. وبيه النط الصحة تاني الوروة فيه حتى دعم محترف. اسمه الوروة انا ما عارش ملا بلاطف ميلا بلاطف. مش فاكي ايه. وامكو سيرتا فولنس. امكو سيرتا فولنس. مش هم هم هم لا في السledرس مش اقدرسوا المع PTSD ـظب30 لم يعني أ enrolled LiMHS و تقاتل solche المرس الحيث بمشادةجHiains لكنbما الى مامتوت و موجودة يعني بعض الأشخاص� Cryات verdade تعال البلوتينية بتاعهم تلاقي عادة ودودة موجودة في البلوتينية paísمة港ع werd Tra او rashor即oassin subscribed lixia already tienen transferust system transitionrav tur passcode PainIN area BCPiate youth journeyorsch queridos problem Education 5NAMidad sind writings static源ia Sóaman como 15 MSAB Festi immmaking sessione ultimate Eccfield diabetes with Poe St distancing 넌 Bachelor's Canceles varGet Eldr konten downstairs Datenative aprendiz neighbouring no uepens Kabind 말을 zu mediti嘈 هنا بقى النقطه المهمه جدا ان الفيريا ترانسميتد تو مانس رود باي بايت اوف ارفود هنا بقى عندي انترميدييت هوست لازم يكون حشره نسميها فيكتور حشره من ثانيه فيكتور يبقى كل التيشنوت كل التيشنوت اللي انا محدده فاكرين الدوده بتاع البرافت اللي بتطلع من الرجلين دي كنت تشرب ميه فيها كائن صغير اسمه سايكروس بيربوس المائي ده كان انترميدييت هوست وده حشب طب الترايكنيلا احنا قمنا الترايكنيلا مش مية في مية تشفر لكن انا الترميد دي توصل بتاع الخنزي هو مش حشرة وان الترميد دي توصل بتاع هلفاء دي الفنز يتقنزين معي يعني هو عاق نهائي وعاق الوصيب جرسي كمينا في الموضوع بتاعنا ده ان لازم تجد حشرة تنفي اللي فيه تعالى نيجي نيه الوشيران الكروبتي كوز مار اسمه بانكروفتيان فلارياس او مجازا في الكتب انه دالفين او دا فلارياس او الاسم الدارج بقى بتاعه ايليفانتيز دالفي ده سمودل دي من الاشخاص اللي هم عندهم كرونيك تلا انفيكشن تلاقي رجله عنده رجل اللي فيها اصابه عامله زي رجل في رجل فيل مش متقسمه رجل فيل الصبعه واحده زي العمود اللي زرعوا العظام اللي عندهم عمود بنزل قطعه واحده على بعضها سميك هارد الجلد بتاعه بيبقى زي الحجاره زي الحجر فسموا المرض ده داء كيل ونعرف القصه دي بتحصل ازاي ازاي الرجل بتتحول لقالب كده و شايفين يعني عندنا في مصر في بعض الحالات كانت موجوده في سنترال افريكا موجوده وفي الهند و... والبلاد دي لكن لو لاحظتوا النهارده في العالم بقى كتير يعني حتى عندنا في مصر مفيش حالات دلوقتي فسلوبها في الفنتيسز نتيجه ان هو في هايجين كويس ان العادمه مش موجوده كل الكلام ده لكن لسه طبعا هنا وكل جنوب جنوب اسيا فيها صفار كتير ووسط افريقيا فيها الحشره الناقله هنا بعوضه الكيولكس موجوده في المملكه لا طبعا موجوده عندنا في مصر والبعوضه موجوده في كل مكان لكن طب ليه ما فيش اصابه للكلفنتيسز في المملكه لان اولا الانفايرومنت غير مناسب لل اللايف سايكل مفيش اصحاب اشخاص معديين ما طلع عندك شخص عنده الانتينس بعوضه موجوده زي الملاريا كده بلاد ثانيه ياما مليانه مالاريا ولكن عندكم مفيش وجود البوبليشن اللي عندها انفيكشن ما انا عشان تعدي من بلادنا لازم يكون في شخص مصاب البعوضه تقف تلسه تاخد منه العدوى وتنقلها لحد طالما لا اشخاص معديين مش موجودين يبقى الديس ليميتد مش موجود هنا نفس الكلام فيولكس في عوده الكينكسيه اللي بتنينه في وسط او الفيكتور بتاع الفلاريام الاضطرط بتاع الفلاريام ما بتجيبش الا هي مين اللي هحسبها هي دي, دي الاضطرط بتاع الفلاريام ما بتجيبليش لان حضرتك مش هتشوف طب هما شافوها ازاي ومبقوا على منزله اتفقنا ان في بعض الاحيان بيفتح النيف بيزنس ويطلع منه الاضرط في الجراحه لكن الطبيعي ان انت حضرتك ما بتشوفش الاضرط اللي موجوده جوه الدم في نود جوه الغدد الليمفاويه والليمف نود مش هتشوفها لكن العلماء اللي طلعوها وصنفوها شافوا ان قطر طول ما يزيدش عن 4 سم لكن انصص توصل 10 موجوده كده ملفه على بعض شوف لفه عامل زي سلك الكهرباء ملفوفه على بعضها جوه الدم جوه الغدد الليمفاويه الاضرط كل بيرمنا بقى اللي جاي طيب دي ديجنوستيك مايكرو دي اللي حضرتك بتشوفنا في النعمه لما بتاخد عينه دم من المريض بتضرب المايكرو ايه حاجه فدايا اسمها عباره عن حاجه زي كده بتتشال بالمايكرون يعني حجمها 300 مايك ما وصلتش مني ولا بتشوفها بالسكوب بدنا بالعدسه الهاي باور طبعا بتبقى الانقطه بتاعتها موجوده في البريفيرد نظر زي ما هي بوينت كده احنا على نفسها مش بقى عباره عن بتبقى شيز حواليها جلاف وبالظبط الشيز بتاعها يا جماعه عامل زي كان واحد بيرفس شمون وجاب شاك 4 اكس بيتروز كم كروز يعني ماشي واسع جدا يعني, يعني الشيز بتاعك انت بطل بصيت شوف الشيز ده شيز نهايه المايكرو زون هنا كل ده شيز ولا ولا واسع عليها يعني بصيت على جسمها من بره تلاقي لا شيز فلوز فلوز يعني بس البودي سموث انحناءات الجسم بتاعتها مش عامله زوايا حاجه لان هناخد ماكر فيان الجسم بينحني على نفسه بيعمل زوايا حاده فاللي بنحني بيه الحنيه كده بنسميه جريسل كافز المقدمه بتاعتها راوند الديل بتاعه مدبب و مقدمه والدين ما فيهوش انويه لان الجسم بتاع الميكروفلار عباره عن نقط النقط دي بنسميها نيوكليون انويه الدين ما فيهوش انويه ولا المقدمه فيها انويه وليها حاجه اسمها نكتار جليدست هشرحها دلوقتي دي يعني ليها زمنيه ليبيه يعني ايه زمنيه ليبيه يعني حضرتك عايز تشخص الناس تشخص شخص, شخص من الفلاريا مش راكوتي راحت حبطت على الدكتور بتاعه قلت له بعد اذن حضرتك تجيب لي صبعه خافت منه عيطت ضغط عارفه ضغط في الدم سباق وانت متاكد بمليون في المي. عنده الريجلوفيل الريجل رجليتين انا كنت واقفه عليها مش قاصره فيها بس انت تاخد عينك ده هبص مفيش عنده والله على فكره لما درسنا الموضوع ده لا رونالدو المايكروفايبر بتاع العشان قوتي بتطلع بالليتس هسموها نيكتونال نيكتونال يعني لايف بيريوديسيتي يعني زمنيه ذات زمنيه نيليه وده مرتبط بارسل بعوض البعوض دايما بيحب يورثها مايا حضرت نايم مش حاطط تاموسيه هو شغال فوق تحت شغال عليك على طول ايه مص دم فالعلماء قالك ان في ارتباط بين المايكروفلورا اللي بتطلع في البلاغ والعض بتاع البايت والبايت الكيتوس عشان تاخد المايكروفلورا وتتعدل ولئن لو هي تطلع في النهار ولو مش فيروس بينين سيكله هتمشي مش هيتقب بقم زي انت عمس انا بتتوحد معاه انت حاضرت انتشتغل الـ... طول الليل وقتام طول النهار واحد عادس وطوله تعالق بني بقى بتقبل سواه عمك ما بتقبله كيه الوقت اللي هو نايم فيه انت وصحك بيه انت نايم فيه انت نايم فيه انت نايم فيه انت نايم فيه نفس القصة كده هي دي بتطلع بالليل وبعوم بيرز بالليل بقى بتقبله ويبدأ ياخد الميتلون الثانية فيه بلده بتاعشي كلها في سيكرة ادي infected female curates الانثى الكيونكس هي اللي بتاكل الذكر ده يعني الذكر ده ما بيقدش الذكر اتغذى على رحيق الازهار في البعوض الذكر ما ينوشش دم اللي بتدعك وبنص دمك ايه؟ الانثى منهم لله المره الانثى اللي بنص دمك بتاكل خلبان يقعد على الشجر كده نص الرحيق وخاصه بالانثى لكن الحاجات اللي بتجيلك من له وتهريك هي ده القنصه بتاعتك المهم طول الشخص ده ينعد بشجر كده اهو اهو بتدخل الباير فورمولا في الدير بتاعه واحد يقول لي ده المايكرو فلاي لا انت كنت مستني هنا الباير فورمولا هنعرف جيت ازاي تهن بالماوس بتاعها الباير فورمولا اول ما تخش جسمك تدور على الينف نود وبعد سنه من الارصه بتاعتك سنه تبقى فيه في اضر في الدير يعني انت تعرضت النهارده ما يبانش عليك اعراض لمينيمم 3 شهور 3 شهور ال 3 شهور دي اليرمور مره واحده بتبدا تتحول لدوده طولها 10 سم اللي هي الانثى والذكر في اللنفينوس بعد ما يتزاوج الذكر والانثى يطلعوا مايكروفلاريا بص هنا معايا ادي آه المايكروفلاريا اهي الابا بعد المايكروفلاريا موجوده في اللنفينوس في اللنفينوس ايه اللي بيطلع في الفلفرات بتاعتك في الباضج المايكروفلاريا بتدي من اللنفين هنا الى الباضج الكلام ده بيحصل امتى بالليل وتبقى موجوده في البريفرنس سيركيليشن بتاعتك اتلاين شايف الماكرو ده اللي هنا بتخش ماكرو ده داخل في البوت جيتس الماكرو ده يا باسط مظبط فيزلز وباينيت من الساعه 10 ل 2 يعني انا لو بحب اشحن اروح اخبط على الناس بالباب بتاعي الساعه 10 لو ممكن واحد يطلع عليها مش ساطوري دي يخبط يعني لو بتعمل بحث ونزلت قريه مثلا وعايز تجمع عينات غريب الناس بتحب تنام بدري يبقى الواحد شغال فوق الدنيا طول, ال... طول النهار هتفند الحقنه بيزرعوا في ساعه بيزرع والنام تعبان وانت عمال تخبط على الباب يفتح لك خير تقول له عايز اخد منك عين الدب اه يا جد دبك اهو <تصفيق> المهم العربيات هم بيكتشفوا حل للمشكله دي ان البي داون الدي يعمل سنس تايزيشن يحفز الميكروبلاريا انها تطلع في الدم بعد ما تاخد الدواء بنص ساعه فلو ناس بتعمل ريسيرش من الفيديو في القرية في الميكروفونات الده النهاردة في مسح في القرية ده جماعة كل واحد ياخده القرص ده بعد مصر ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ايش ايش ايش ايش انه قوعد الوقت هو ده الوقت اليفول العلماء لما هم شابوا خشخات <تصفيق> خدوا منهم بلاد سلب على مدار اليوم لا ان المستاع عشرة مساء المستاع اتنين بعد المنتصف الليل هي دي قبيك اللي فيه المايكروب ده بيقطع اصلا وعلماء قعدوا يحطوا سيروا نظريات الموضوع ده فقال لك دي اربع نظريات بس مش عايز اصدعك بالنظريات بتاعته امم اقرب نظريه في الموضوع ده ان في ارتباط بين النوم وخروج المايكروب ده ان انت كل ما انت واقف على رجليك كده الليمف بتاعك بتخزن في حاجه اسمها سيسترنا قلب لو لو ده مش كونفكت سيستم في تجويف بيتخزن فيها الليمف من بالجرافيتي بالجاذبيه الارضيه لما بتنام الصمامات دي بتفتح بتاع الليمف فا اي حاجه محبوسه فيه بتطلع فانت لما بتنام بيبقى توزيع الجرافيتي على جسمك كده لكن وانت واقف بيبقى الجرافيتي تحت صح لكن لما بتنام التوزيع على الجسم كله فالليمف بيفتح تطلع منه المايكرو فلازم تمشي في السيركيليشن تقابلها المعادله طول تلاقوا ان الناس اكتر وقت كلنا في يعني اللي بينام بدري جدا بينام 10 واكتر واحد بينشرب بينام لحد بينام الساعه 2 تلاقوا في الرنج ده وقت النوم الطبيعي الميكروفلاريا بتخرج في السبيليشن ودي اقرب نظريه اللي هي بتعتمد على الجرافيتي والقصر ناس قالك في اتراكشن بين البعوض في اللعاب بتاع البعوض والميكروفلاريا اول ما البعوضه تلسق بتطلع في لعابها ماده تخلي الميكروفلاريا تهرب من اللمف وتجري على السيرك كل دي نظريات ملوش دعوه بالضحشره المهم انت تعرف ان الميكرو ده بتطلع ات بايت تاخدها الكيوليكس بتحصل سايكل جوه الحشره وتدفعه تبقى انفكت تعالوا نشوف السايكل جوه الحشره الناس اللي بتتشاله دي عايزه تطلع في الشرف الهواء وتيجي للاستاش مش هواء مش هواء الدخان يعني هواء ايه كوبا شاي كان شغالين على ااا نيجي لللي بيحصل ادي المعروضه الشكل بتاعها وايه اللي بيحصل جوه الحشره دي الهيد والصوركس والابديمن دي العض بتاعتها ده الموجب بتاع الحشره ايه اللي بيحصل بص معايا اول ما الحشره بتنصف الدم بتاخد منه معاها ايه المايكروفل بلازما صح اللي هي موجوده في الكفرال بلازما المايكروفلريال ماخش بعده الحشره تبدا تخلع الباجيت بتاعها في الشيز اللي احنا قلنا عليه وتهاجر من الجلد الى السراسه ماسل وتنسلخ من سلاثين وتبقى ثنائي فورم لارمه هي كانت مايكروفلاي ما عندهاش لا اصول جسم اي حاجه لما تهاجر من الجلد الى السراسه ماسل تنسلخ وتبقى ثنائي فورم لارمه وبعدين تتحرك من السراسه ماسل للموث بتاع الحشره القصه دي بتاخد 2 ويك اسبوعين من البعوضه لما قرصت شخص مريض لحد ما تبقى انفكتد دوه بتعالجها بواسطه التيتيد عايزه ديه اكس وتبقى الفلار فورمالار موجوده في المصل بتاعها اول ما طروس تدخل الفلار فورمالار يبقى الدياجنوستيكس تيست بتاعتنا المايكرو فلاجل والانفكتيف تيست بتاعتنا الفلار هيدرا تعال نبص عليهم مع بعض اهو لكن حصلت حاجه هو دلوقتي لو العينه بعوده خدت 100 مايكرو فلاجل هتطلع كام فلار فورمالار هم هم نابسوا هم ليس كل اللي حصل لله قبل ان هكبر في الحق انت سال اخدش شالة الجلد بتاعها وعملت دي سلاحين في العضلات الواحدة فحصل development لكن النمبر ذا سيه بيسموه التراسميشن دا بيسموه ايه نمبر سايكلو؟ ليه سايكلو؟ للي من البوب من, من السوركس من النفس مش دي سايكل؟ فحصل الله ايه؟ development مليس بساديتش بالعدد حصلش بروجيشن ال100 طلعوا 100 بس كانوا 100 مايكروفلارجيا طلعت 100 فلارج فورمولا القصه الترانسمنشن ده بنسميه سايكلو ديفلوبمنت سايكلو ديفلوبمنت بتاعك تعالوا الفرق بين المايكروفلارجيا والفلارج فورمولا تعالوا بصوا مع بعض مين الدايغنوستيكي وده مهم جدا بقى انت قلت فيس بقى اسمها ايه مايكروفلارج والانفكتيف ستيج اسمها ايه فلارج فورمولا دي موجوده في المايكرو بلاريا في البريفيرال بلاد بتاع المريض دي موجوده فين؟ اندووس بتاعها عشان كده الحشرة. الحشره بتاخد المايكرو بلاريا دي اللي احنا رسلناها لك دي قلنا عباره عن لوس تشيف يعني شويه الديل بتاعها فيه في الطيار الديل المدبب موجوده فين في البريفيرال بلاد تاخدها الكيولكس امثال كيولكس عوضت الكيولكس تقعد اسبوعين جواها تتحول ايه انا ده الفورمولا طب ورصك تدخل في لاير فورمولا وتعديك واخد الصوره كده هي هي نفس ده اللي شرحتها دلوقتي كده بصوره مكبره انت تبقى عارف نفسك الاهم 3 حاجات ايه هي ديجنيس ستيج ايه هي فيكسد ستيج ايه هو الفيكتور ايه هي خريطه العالم موجوده في الفكره صح شباب ان شاء الله النهارده تاريخ العرب نتكلم على العرب اا بقى في دي كده اولا فتيش اكتر حاجه بتسبب العرض هنا هي مش الماركو الفاريه اقدر الماركو الفاريه دي بتطلع بالدم وتمشي بالسولوشن بتاخدها اربعه ما تعملش اي حاجه اذا ما شكلها كلها جايه من القدر بتظهورها 10 سم انثى والذكر 2.5 سم موجوده في الغدد اللي في ورا بتاعها في اشخاص اللي عنده غده واحده او اثنين يبقى اسيمتوماتيك ما عندهوش اعراض تيجي تاخد منه دم بتاعه مجموضة لها وتلاقي عاده امشي الدم بتاعه. واضح يا رجل. شباب? عادي نفهم ده افهم المرض ده انت ده بيحصل الدنيا. عادي نفهم ده يلبيين بيحصل بيحصل. بيحصل بصوا معا كده. اه دي. شايفين؟ وعقل افور. بصوا معا. وعقل افور. الجواء دي قد اوتي. الهضبط اعمال اتطلع. اوتي التوكسيك برودكت ايه اللي بيحصل في التوكسيك برودكت اعطاني اتركشن للميون سيلز والخلايا المناعيه زي ايه بلازم سيلز ونيوتروفيلز ماكروفاج يبقى نتيجه ان الاداب موجوده في النانو بيزز عماله تطلع انش عماله تطلع ادش اللي هي توكسيك سبستانس اتراكتري نيون سيلز بلازما سيلز ونيوتروفيلز ماكروفاج يبدا يحصل انفلاميشن انكربيشن بيريت بتاع السنه اللي فاتت قد ايه فتره الحضاره بتاعهم اوامس 1 اي يفضل مريض اول ما بت اول اعراض بتظهر عليه يسخن نوع الحراره هنا بيسموها اليفانتيك ليبر اونفلاريا فيهم شكل الحراره ده بقى بيفرق ديزيز على بعضها واحد يقول الحراره دي على شكل اه ده يعني انت بتسخن وبتبرد ولا تفضل سخن على طول ولا الحراره بتستمر ساعه وتنزل ولا تفضل طول اليوم شكل الفيبر نفسها بتحدد نوع دي هنا الفيبر بتاعتها ريكيرنت يعني ايه ريكيرنت تعلى وتهبط تعلى وتهبط كلمه ريكيرنت اتاكو فيبر وريجولار اند سويتنج تديه يرتعش ويعرق وتقعد في اوورز انتو سير برا ديز يعني مش محدده ريكيرنت يعني هو ده في يقعدوا خمس ساعات سخن وبيرتعش ويعرق وبعدين تنزل الحراره ترجع تاني. كلمة recurrent يعني ترجع تاني. ده يبقى اول حاجة الفيديو. تاني حاجة بقى. المريض عنده recurrent attack of lymphangites inflammation of lymph business and lymphadenites inflammation of lymph gland. مين اللي فين بقى في الليكس وجيني تاني. يعني اكتر مناطق الادب بتروح فيها الليجنين والسبروتون عفلانفسيا زي ما فيه مصور جاي ده. فباقي المريض يبدا اول مراحل الالتهاب في رجله عباره عن رد تاريخ وكده تورم رد احمرار فوق تسخين سويلنج وانتفاخ تنبر يعني القلم دي اعراض الانفلاميشن اول ما يقول لك ان رجلي بدات كده سخنت بعدين رجلي بدات تورم وتسخن حطيتك عليها كمبره هوب حتى مريض الدوالي بيبقى عنده بعض الاعراض القريبه من كده فبتدخل بكتيريا في المرحله دي وتفضل تعمل سوبر انفيكشن ده تشريح الجهاز التناسلي بعدين طب بتقولوا ايه عشان هنقول دلوقتي اعراض بتعملها اعراض بتعملها الفيلاريا مين في الشنيتانيا لازم تبقى فاهم الاسم ده دي التست الخصف. ودي حاجه اسمها النوبيد ودي التونيكا برجاناليس بعدين ده تيز بتاع السكروب ايه بقى تيز السكروب بتاع في الدمطكو لحد النهايه في في ناس فلكسيا وفي ليمف في 60 لتر مني بقى وده بقى ديفنس الليمف ناتس دي بتجي جاي القظط فيها وتنتهج وتسدها يبدا السائل الليمفاوي عايز يتحرك لفوق لكن الليمف تسد بالضغط فالسائل يبدا يتخزن فين في السكروب ويبدا يحصل التهاب في كل الحاجات اللي نور عليها لما الخ... لما السبيرماتيك كورد يلتهب بنسميها فانكيولايتس عشان تفهم معايا السبيرماتيك كورد لما يلتهب يبقى اسمه فانكيولايتس لما الخصيه تلتهب بنسميها اوركايتس لما الابيديدم يصير التهاب بنسميه ابيديدمايتس المريض بتاع الفلارياسز دايما بيعاني من ابيديدم اوركايتس دايما الابيديدم والتستس مع بعض بيتلتهبوا فبتحصل عندي حاجه اسمها البتيديموركايت <تصفيق> لما يجيلك المريض عنده تورم في الخصى والبتيديمس والسكروتا بتاعه هوريكم في صور لو رحتوا اقصر في حائط تتفرج صور مرعبه في افريقيا الخصيه بتمتلئ بالسائل الالفاوي توصل للارض المريض واقف وخصيته لمسه الارض لمسه الارض من الانفلاميشن و بتاع الخصيه يعني احنا عندنا صور حاطط انا صور مهينه في صور مرعبه ان الفانتيزه بتجري لحد كده والخصيه مبتدئه سهل فيها بيوصل لمرحله انفجار الوعاء اللمفاوي ويبدا السائل اللمفاوي يخش فيه في مناطق ثانيه انت عايز القصه بتاع حسن تطرحها ادي الانفلاميش ادي الجوده اهي وعامله الانفلاميش الحته دي تتسد طب الانسان عايز يمشي كده ما لقاش مسار يبدا يحصل ديستنشن لاوعاء اللمفاوي ينتف طب الوعاء اللمفاوي انتف ويتمع منه البروتين تحت الجلد. البروتين ده مادة الابتل. تبدأ يحصل فيبروز تلاير تحت الجلد تلاقي طبقة الجلد بتاعت الطبيعية الطبيعية ان هي وصلها دم عشان جلد هلسي. اي جلد بتلسيكو كده اي طري ده جلد هلسي. طب لو بتخلنا بقى تحكيه في فيبروز وتلاير الدم مش وصله. يبدأ الجلد يموت. طبعا الجلد يموت يشقق. زي كعب ريلينا دايما بيشقق. بيشقق لين انه مطيقة فيها احتجاج كتير فصنعه ضغط كتير من قسيه الاحتكاك والمشي على القدمين والحاجات دي كلها هتبدا تشقق لان الجلد بيموت طالما مات بيتشقق نفس الكلام تلاقي جلد مريض اسمه كده يحصل له سكنينج ويبدا يشقق تديك منظر الايه الفيه يبقى فيه ريزيستر من فات القديمه اللي فاتت يسس على حاجه مش بص هنا رجله خلاص صور صور حفاضه هنا قوي لكن ده المريض ده من تحت الركبه كده رجله قد كده. في صور تلاقي واحد رجله قد الكرسي ما قد الكرسيين دول جنب بعض حاجه كده انا فخسته معقوله شويه قد كده بس في خصه ممكن تلاقيها بتلاقي السائل فيلم في الارض برده الهيدروسيل وجود سائل لفاو وهو في الاسكروتا بنسميه هيدروسيل يس رابتشر للديستندد بالفكس دي اي اغلب النوعات بالامبو في في الاخر احصل لها. في الفترة. ربشك. نفس الكلام. نوعاء الانفاوي. عمالي عابل في عابل زي اللي هونا في زلطة في حلقية سيبها تمنى ويتمتل تمنى شوي شوية شوية شوية. حتى بزيك تضرب واتمنع. نفس الكلام بحصل في الوعاء الانفاوي. ربشك. والسقل الانفاوي يطلع بقى في الانسجة اللي حوالي. ساعدتهم يطلع بقى. قادي ده نصدف. السقل الانفاوي بتاعه انفجر. انفجر في الباب. بس لو خدت منه اه اه ا سامي سحبه من السائل البروتينيم هينافس حاجه زي الحديد لونها ابيض السائل اللفاوي لونه ميلكي كلر زي زي الحديد البروتينز اللي بي بتبقى شكل البنت بالظبط زي البلاكت الوردي اللي بيبص عليه ودي فيها ميلكي لا سائل الدم لو لاحظت منه عينه يبقى في كيلو اسيدس اسيدس اللي استس كيلو اسيدس يعني فيه بي ليف بي الابدن لو حصل رابشر ضغط النيورونال دراكت البول ينزل شكله زي ما بنسميه كاي نيوري وجود الننف فيه النيورون بنسميه ايه كاي نيوري كلاودي ميركي فلو طب لو ضربت في السوركس يعني كايو سوركس لو ضربت في التونيكا بجينال بتعمل هيدروسين او كايو سين كايو سين يبقى لو ضربت في الباط تعمل فايروسوسيس لو ضربت في النيورونال دراكت ينزل في البول كايو نيوري لو ضرب في السكروتان كيس الخصيه يعني غير سيب لو ضرب في الصوره في يعني اي صوره طب لو ضعف الانتيستنت تلاقي المريض بينزل اسهال كانه حليب مخفف لان تسلل البلاوي اللي, اللي في الامعاء ضرب نزل النيرف في الامعاء بقى البراز بتاعه منك نسميه كايدر دايريه نشخص ازاي الحاله دي بيجي لك قريد عنده انتهاك في نبضه للفرانشاتشير بتاع طب يا شعبان ايه يجيب الماكروبلازما من الدم من ساكن لساكن من 10 مساء ل 2 منك تاخد دروب اوف كريستال شوفوا صباع بص حط روت على السلايت افردها وتصبغها في جبس 60 او 62 نقط بعتك الماكروبلازما يبقى ده جنريشن اوف فريش بلاد طب احنا قلنا بقى ايه العلماء واجهوا مشكله الساعه ال10 مساء الاثنين طب حلوها ازاي في دواء اسمه داي ايسايترومازين الضغط صار دي اي سي تايب ايسايترومازين هو فكر في الاستدي ده انه يدي قرص 100 مللي جرام دي اي سي بعد نص بعد 45 دقيقه الميكروفاريا تطلع في الضغط مش في شرط الساعه بقى ان الدواء ده بيخليها تاكل رفض عايزه تهرب من الدواء ده والله عشان ربنا فتيجي على البلاس فده ممكن تاخد عد الدم القياسي يبقى التست ده اسمه دي اي سي بروجريتف تيست انوت ستجنيك لو المايكروب ده الاعدادها قليل خدت نقطة دم بصيت ما جتش مايكروبلاريا مش معنى كده ان المريض ما عندوش مايكروب ده ممكن تعملوا سيتريش دي 5 مللي من البلاس بتاع طريش وتحط عليهم 5 فورمالين 2% فورمالين وتحطوهم في السنتريفوج وتدور يبقى انت ركزت المايكروبلازما انت عارف لما بندور على الميكروبلازما في نقط الدم غير لما ندور على مايكروبلازما ب 5 مللي احتماليه غيره عده قليله جدا في 5 مللي نازله في الوجود يعني مضغله العددها كتير هتبان في النقط اول ما تضمنه نقط الدم وتفرق هتبان المايكروبلازما طب لو هو عنده عدد قليل من المايكروبلازما تعمل النوتس تكنيك الكيسه تكنيك على اسم العدد نوتس تكنيك يبقى عندي الدي اي سي بروجيفتيف تيست نوبس تكنيك نيكلوبور فلتر تكنيك النيكلوبور فلتر دي كلنا عندنا بيتبع فلتر كده اسمه نيكلوبور فلتر الشركات بتديهو ما يعديش المايكروفلتر عشان بيفلتروا بيه المايه عاملينو زي الرص كده وفي الفلتر تجيب من 1 ل 5 مللي من الدم بتاع المريض وتعديه من الفلتر طبعا الجامع عدي لكن الماكروف داريا تنفق عالفلتر خد الفلتر, الفلتر واسبقه وشوفه تحت النيكروسكوب يسمو تكنيك تاسي منيكروبول فلتر فلتر منظر شوه الماكروف داريا فيه الخايل يوريا والهايدروسين دعايا الخايل يوريا والهايدروسين طبعا لو عندي البول بشكل حليب عينو محصر شوه من الماكروف داريا ومضحه احطوا نقطتين ايسر على الفول دي شايف ده عينة جوه البرها ده الحليب في الظل انا احطوا نقطتين ايسر عليها ده رجع للقلب اللوني للطبيعات لها تدود الدبل بتاع السأل اللي فيها بتلاقي وترصى بالقلب السنتريفوج وتشوف الايه الماترو بلاك فتاخد بايوبس من الينفينوت هتلاقي الأقدرة المبوضة فيه بتشت اميونو دياجنوز بيبقى في جريد فاليو لو بتدور على الانجيل لكن لو بتدور على انتيبودز او جريد فاليو ليه بقى ان معظم الكريات في الانجيل بتاعه متشابه فممكن يبقى الانتيبودز فيه كروس كروس انتيبودز ما يبقاش عنده فيديريا وعنده اصابه ثانيه تديك جوست لكن لما بتدور على انجيل او جريد فاليو لكن بتدور على انتيبودز او جريد فاليو يبقى النيمو داجنوست عندي هنا لما ادور على الانجيل صح لكن لو بدور على الانتيبودز غلط ان في كروس يعني ال دي سي ار بتخرب من التشخيص و دي سمبليال عادي ممكن استخدمه وتشرح دي بقى في السمرات بتاعت الاكس كذا كده نقطه تاخد بقك في ضهر تعمل الدي اي سي بروفوجيشن تيست تعمل النورز تجني تعمل تبحث القايل يوريا وتحط نقطه تي 7 على البول تدور البول تاخد بالك في كل الحاجات ايزونوفيديا لكن دي طرق كلها معمليه في طرق بقى القص من اشعه بيعملها بنسميها ايمجنج في اثنين ايه الامجنج دي في ماده بتتحال في الجسم بتخش الاوعيه المفويه تمشي بيها بالصبغه اللي هو تصوير اشعه بالصبغه المناطق من الدم في المسدوده مش هيمشي فيها السائل فضل صور الاشعه مسدوده شايف هنا فدي بنسميها نلفو سكن توجرافي لمفو سكنتروجي وده بيطلع اللمفاتيك ديليشن مناطق الفانس ذات طبعا يا جماعه, أو جماعة أو في علم الدين ربنا معاكم على الاشعه وعلى امور ثانيه طب انت ياما في الجزء اللي ابره اللي عملته بالالترسون الموجات الصوتيه مينفعش لا لو انت جيت على رجل مريض عنده فلاريا في الحته دي وحطيت موجات صوتيه وقعدت تبص على الشاشه الالكترونيه تلاقي الفلاريا بترقص هي مش بترقص هي بتتحرك كده فبيسموها فلاريان دانس ساين لو اي لايف عماله تعمل كده جوه جوه الوعاء الدموي فمش هتموت هي مش بترقص هي نشطه بحياتها جوه الدم فيزز فبيسموا الحاله دي فلاريان دانس ساين. دي بتتعالج بالموجات الصوتيه او الالترسونوجرافي التريتمنت أو الدواء اللي أنا قلت عليه اللي بتدي جرعات من هي اللي متحفظه طبعا اخذتها انا في الدم اسمه داي ايسايترميد الدايساند ده بيموت القطر اللي ما بيضرش موت القطر انا لو اديته الواحد يبقى انا ما عملتش حاجه النهارده بتموت لكن برضه الجرعه لسه موجوده والقطر ولو بتابعوا ده قرصتها كان بالضروره حاجه في دواء ثاني اسمه ايفرمكتين بيموت المايكروباتي وبيموت القطر تحط الاثنين مع بعض الدي اي سي مع ايفرمكتين يبقى انت قضيت على القطر اللي ماتوا ثاني مع بعض السيمبتوماتيك تريتمنت بادي انتيبيوتيك اند اسلاميك كورتيزون انتيبيوتيك والسيرجيكال المشكله في السيرجي كانت يا جماعه ان المريض بتاع داء الفين بيوصل لمرحله ان جراحه التجميل ما تنفعش معاه يعني انت هترقع ايه ولا ايه رجله كلها تحول لخريبه فين انت ممكن ترقع حته معينه حصل فيها فيبروسيس تقصها وتاخد جلد سليم من حته معينه بتزرع ليه جراحه جراحات التجميل اللي احنا بنعملها او الجراحات التجميل طبعا بتبقى في الحالات البسيطه سهله لكن لما المريض بيخش في حاله زي الرجل اللي احنا شايفينها دي طبعا الاسوره مشهوره عندكم او بيبقى وصل لمراحل ان الجلد اتشق وبقى صعب جدا ان انت تعمل جراحه تجميل فخلاص بتسمى ان تشقق على هذه الحاله قضى حياته برجله كده عاوز يزيف ده مش عضو مش عضو بس حصل تشوه في جسمه لو في انديميك ارياز ان الفلاريا تبقى موجوده مستخبيه في الاورجانس فسموا الحاله دي اوكلت فلاريس الفلاريا المختبئه دي موجوده في المستار الفلايا المختبئه اشهر نوع في ايه لما نيجي نتكلم عليها لما نيجي النوع اللي بيتغذى ان المات هو غرمه بتاعش البلطي في في النام وفي دي TBE, ودي الطف الماكروباري الموجود في الخلايا دي بنسميها ترافيكال ماممري ايفينيا تي بي كي بي ترافيكال ماممري ايفينيا ودي هايبر سيستينيتي رياكشن تو كلاريا ارجين موجوده في الماكروباري وهي موجوده في الاغ ال تي بي اي هنقولها بسرعه كده ايه هي التي بي اي يجي لك واحد عنده برونكي اسود اسود ينفخ دي تلافس ادي بتاعش ده فيه ده, فيه ده, فيه ده, فيه ده فيه. وحاله صعبه جدا عباره عن فيشن فرنسيز برك في كح بريسنس ويزنج تسمع الصدر بتاعه ده خخش في الصدر كان حاجه برونكي الالتهاب بالخط دي سببها ان الميكروفلورا موجوده في النقط الحاله بتسقط نايت ونم ممكن يحصل فيها عشان خاص الحاله دي التشخيص العملي هنا مهم جدا انك لما تاخد من مريضك عائل الدم مش هتلاقي مايكروفلاريا في البلوت فيه لكن النطر مهمة جدا ان انت لما تيجي تعمل له بلوت كاونت تلاقي الزينوفيل بتوصل 3000 خليط الزينوفيل في المايكروليتر الواحد هاي هاي <تصفيق> الزينوفيلة عالية جدا ولو استى الانتي بلاريا الانتي بودلز والاي جي اي هتنيوه عليين جدا فده الانديكيشن لو عدتنه اكس ري هيبقعد بحلاش ما نبيوز بيناري اميونو بلومر ال اي. ايج اي لو اميونو بلومر ال اي. بنعدنا اميونو بل ام و اي و دي. اهموم ال جي وال ا ام و اي. بيبقى منها للاف و تريدمنت باست دي اي سي دايك ساكة المنزيل. الاعراف بتختفي. يعني لو جلب طريق التشكل فرونك الازمة ولا هو عنده في الاريسز. يدينو انتوا. لو حدوا تحسنت ده <سؤال> سبب الازمه دي ايه الفلاريا <سؤال> وليس ان هو مرض ازمه اساسي دي مقارنه النوعين المشراقوكروطي والبوجيا الملايب والبوجيا المهمه في الاسناني اللي موجوده الدي ديس اللي في الفرنس اكتبوا التو سلايدز الناهيدو نوت سينبورت اكتبوا غير مهم اللي ده معاه مش ده يعني ايه اخذ صفحه التو سلايدز دول اخذ صفحتين حلوه نوت بورت ماشي؟ انا احنا بتشريكوكم حاجات اي فضلنا بشضبط كم دية مش عزبط مش عزبط وانا 11-15 تليمون اتحضرهم انا قلت اللي عايز يطلع ويه يطلع ويه انا شغال انا بتونت كونه واسه وانا ببقبش ماخي ماخي ماخي ماخي ماخي فاضل ضديني عمدالبول اه؟ two words متبقية لولا لولا او كشكه لولا لولا لولا لولا مش لولا لولا لولا لولا لولا كشكه بالبلد اللي بتيمنا بالنسبه لكم انتوا اللي موجوده في اليمن وفي حدودكم مع اليمن في اصابه اونكو سرقه دي بنهتم بيها اكثر من اللي هو اللي هو لانها مش موجوده في غير الصدر بتاعكم رايكم لولا او والله شايفين الشمس في افريقيا يا جماعه الصدر في افريقيا فيها مناطق غورست الغابات مجموعات السافانا عشان تساعدها وفي ماتري ترينينج اريال جامبي اورينيريا المنطقتين دول بيبقى فيه مصاصات نووا نووا بين ويست اند سنترن افريكا الحشرة الموجودة هنا حشرة اسمها كرايزوبس مهم بقى قوي في الاسئله اللي انا بسالها لو سالك في اللي هو نمط اقول لك نووا نووا ترانسमिटेड بارز واقول كذا حشره بقول كيولكس سيميونيا كرايزوبس يبقى لازم تحفظ اسم الحشره بعد ولا مهمه ناس في ال10 لازم تحفظ اسم الحشرة تعالوا نشوف مع بعض ادي وحف افريقيا وقفت عليها حشرة اسمها الحشرة الكرايزوس اراصته دخلت الفيناري فورمولا معايا بعد كم شهر لارفه اتحولت لاده الاضهت موجوده هنا فين الصدقه جينش شو طب, طب الاضهت بتاعت مشره ميكروفيت كانت فين في النيورون ولا في البيز يبقى احنا خلصنا المرحله الاولى اللي هم التنان اللي بتعيش في النيورون والبيز دي تنان اللي عايشين الصف دي نفس الشيء القدرت دي انا بقى شكلها اضغط اللي بتتفشخ في الجسم ماشي ما لهاش مكان محدد مش موجوده في, في, في الكتف او في الذراع وبيسموها الافريكان ايور مانشن ولاعرف دي سموها الافريكان ايور لانها بتروح عند عينك وما بتدمرش العينها شغل بتاع سنه شايفين القدرت بقى ثالثه دلوقتي بالتالي واثنين دات مركز معايا ماشي لما بتروح في المكان اللي مكان, مكان بتشيب ورم مكانها الورم ده مفيش حاجه غير عباره عن التهابات يعني مثلا طلع عندي جلد واحد عنده جلد حته ورم كده وبعد شويه الورم ده اختفى الحته دي واظرف حته ثانيه يختفي وذا الورم بين بيختفي بعد ما اتحرك القدره تظهر ورم ويختفي ويروح وراه الورم عمال يتنقل بيسموه الورا من الهيالي في يوجد او كلا فارس وينك لكن بعد ميجريت امر كونجا بطيب واعرفين كونجا بطيب امتال عين يا جماس العين الـ الـ الـ فيه اشياء على العين كده مبرس كونجا بطيب هي بتعدي تحت كونجا بطيب بصوتوشش العين لا كده دودة مشه انا وريك صورة هنا لها موجوده على العين وبعد شويه كانت في العين اليمين كده راحش وعدى تعدي من البريدج وتسيب العين خالص وتبقى ماشيه تحت الجلد عماله طول هي اللي عايشه عماله تتفسح في الجسم المكان الوحيد انا ضاع في صداها في لما تبقى عند العين سهل جدا الكوجيه المتضره دي عباره عن شرايريه الجراح بينفتح الكوجيه ببساطه ويسحب الدوده دي واخدها ورميها خلاص كده الموضوع ده تعالى بيسموه ورم الهال كلمه فيوجيتيف يعني الهال كالا بار اسم البلده اللي اكتشف فيها اول مره المرض دي موجوده في نيجيريا تاونس ما كالا بار تاون نيجيريا بيسموا المرض كالا بار اسوينج او فيوجيتيف في الاختيارات كالا بار اسوينج اس كوز تو بار هنا نو نو ولا هناك شركه ولا شركه ميكروبتي نو نو معايا مرح؟ تمام؟ قدل عين ايه؟ وطلق المنبود انضب منبود انضب كونجب ده معملت حرك من عين لعين عشان كده يسموها الافريكان اي وار ببقى الافريكان اي وار هي ايه واردو هي اللغة الافريكان اي واردو هي اللغة الافريكان ايه واردو طب الدايج نصف استيج ايه؟ مايكروف لايه طب بتطلع هنا في الليل وارد مهاش دي طيب حشرة الكريزوربس الحشها هدي بتقرس النهار. المايكروفلياريا سم accredه في الدم هنا. يعني حبيتえ اخدى دمه من المريد ده بالليل؟ مش اب لها المايكروفلياريا هو. المايكروفلياريا هين تطلع So, vielä like I wanted to put dar in�� to a day time يعني النهار. نيك كترومل يعني بالليل. di Luna يعني النهار. Notre Tornal and DihOrman 됩니다. تأضع مايكروفلايا بتتصلع فيه الدهر الدمائية تيجي كريزوربس لقرس المريد دا خل منه السوق ميكروفلاريا وتحصل الديزيز ده مش خطير يعني لو بيعتبروش من الامراض الخطيرة قولي انه موجود في ليجيريا وافريقيا دي الدول محيطة بالعالم كله الـ Central and West Africa في بقيت العالم كله مفيش اصابات لوه لوه غير في افريقيا يعني مالد خاص بيه Central Africa سمي يا كالابارس ويننج لتيجة Coastal-Ligerian-Town-Carrier فتشوفيها وطوراً دي ده عبارة عن allergic reaction يعني الورب اللي بيزهر ده بيتحرك من مكان لمكان المريض بيجي لك عنده شويه هارش برورايتيس وارسرالم الادب اتحرك اندر كونجكتيفا أن اور سكن ابين اديت زابيل تظهر وتختفي من 10 ل 15 دقيقه يعني ورم اهو بعد ربع ساعه تيجي تبص على المكان ورم في لسته وراح وزار حتى التنفس بيسمون ورم هارد او كلافارسوت تظهر وتختفي وما تسيبش وراها اثر نو تريس بيهارد فاكرين النحله اللي بتروح بتمشي في الجلد وتعمل خنقات في الجلد اللي بنسميها جروم جراس بتبقى سايبه اصل تراك لا دي بتمشي تحت الجلد ليس لا ليس لا اصل اقدام يعني بصراحه بتعرف تتخفى وتهرب من الميون سيستم سيرियस كومبليكيشن لو راحت البرين ايه الخطوره هنا بقى المايكروبلازما لو راحت البرين تعمل مشاكل لكن طول ما هي ما راحتش البرين مفيش اي مشكله العلاج نفس الكلام شايفين هنا بقى الواحد بالراحه لما اشرح اهو استنى لما شافها عند العين وفتح الكمبيوتربه وسحبها ادي الاضلمت موجوده زي كده يبقى بتعالج بالدي اي سي والليفر بتين والكورتيكوسترويد والسيرجيال ريموفال لو اللي انتها تحت الخندق ده لكن انت لو حضرتك لقيت ورم كده شقيته بالمشرط في شكل الاضلمت دي الاضلمت بتبقى اتحركت لمكان تاني يعني بعد ما اتحرك الورم يظهر نتيجه للفليبيشن المكان اللي هتسيبه الجديد هيظهر في ورا فاهم معايا الموضوع ازاي يعني الورم بيظهر بعد ما الخليه تتحرك من بالمك... المكان من نفس المكان لايظهر في ورا فصعب ان انت تصطاد تصطاد العنصر التريتمنت اوبيشنت او كرايزوفس نكر ده بتاع حشره الكرايزوفس دي مستحيل لان موجوده في الصبانه فورست في غابات الصبانه آلاف ملايين الأطنان الأبدنة من الأرض اللي مليانة غابات لقد عمالت بي قضي على الحشرة مستحيطة قضي على الحشرة لكن الكرايزوبس من الحشرات اللي هي قطمنا بتبرص بالنهار لك انت ما عندكش بيقول ده غير من ان انت اي واحد يزال على الأعلاق دي بتريه من اللي هو الـ تعال انت تتكلم على الأخير اللي عندنا بقى عشان تخلص القوم كثيرت وعيان مهمة جدا لأنها موجودة في اليمن حدودكم مع يمن في صبات انكو سيركا فولولس. ليه سموها انكو? انكو يعني فوق زي فقطة. سيركا يعني دي فولولس يعني لف على نفسها خايدة. موجودة في سدر امريكا وارابيا محسوس بها سعودية ارابيا ويمن والصدار. هادي الاماكن طبعا هنا موجودة في يمن كلها فيها وحدودكم معاها في اصابات افريقيا ما عندناش احنا احنا في سدر. لان حشر التسيميونيا اللي مخلي برضو في المملكة اا اا مفيش صابات خالص في شركه غير على الحدود باليمن ان الحشره دي مش موجوده غير على المنطقه الحدوديه لازم تكون منطقه صخريه وفيها بعض مجاري مائيه عيون ميه ما لازم يكون في عين ميه بتجري عشان الحشره دي بتحب الصخور وعيون المطر لا تتقاس غير في المكان ده لازم يكون في مجرى مائي وفي صخور لو مجرى مائي وطين ما بيمشيش ما بيمشيش الحال معاها الحشره دي بتروح تحط اليرقات بتاعتها تحت الصخر بيجي كده كده وقضى دام الصخرة وتحط الياراتات الخمسة ده كده هوا حبيخب عدد تحت الصخرة دي اسمها امت وسارتة بوكولس والحشرة اسمها ايه ما اسمها السيمينيونيون بلاد فلارف سيمينيونيون بلاد فلارف سيمي تعاني شو بلاد فساكن قد الحشرة اه راسي اتدخل تنفكت بلاد فلارف بلاد فلارف اول ما تخش واسطاق كده تعمل ديور تعمل ديور بروس كده ديور معايا على البوني بروجنس الاماكن اللي بتحبها ال 10 الدوده دي اي بروزات عظميه احنا عندنا منتادش ما سكال البروز عظم طول دي عظم في عظم ثاني عظمه العظمه اللي في كتفه النهارده اه وعظمه الانيا كريست كلنا عندنا عظم هنا عظم الانيا كريست اي بروز عظمي هي بتروح تدور على البروز العظمي وتيجي جايه في الجلد اللي تحتيه وتعمل كوره كده نيو ممكن فعلا بتاعها في اربع شهور بتمشي بالتمسيه افضل حاجه لو لو لو السودان موجود فين يا جماعه المستقل اللي ورايا ده ايه للعيب هنا خطوه عشان كده معظم الناس السودان بتعمل عمل الناس المصانع بتاع السودان اللي هم في شركه في السودان بتعمل عمل طب ممكن شركه في اليمن ما بتعملش عمل لان دايما في اليمن بتيجي في المناطق العظميه الكتر يا اما في المدنيه كريست السودانيين دايما كلهم عندهم بالونه هنا البالونه دي اما تيومر ان في المنطقه دي الدوده الفئه موجوده تحت الفروز العظمي اقرب حاجه ليها ان عين بتخش العين وتعمل حاجه اسمها ريفر فلاي يعني ايه ريفر دانس عضم نهر ليه يا ماما الحشره دي عايزه ايه مايه جاريه وكل فيها سخوف وكل الناس اللي عايشين جنب النهر في السودان والحتت دي كلهم عندهم عاده تلاقي واحد بيمشي بالعكاز نتيجه انها عايشه المنطقه دي المنطقه البعيده ب 60 ميلا الحشره موجوده فيها بيتقرش كل يوم فبيدخل في حرض البلايندس انا طبعا هذا العامل يتعالج لا لا يتعالج لو بحيث في الاول قبل ما يوصل للريتينه القر الشبكه بتاع العين يتعافى لكن وصول الشبكه بيعمل تليف في العصب البصري فيبروزس اوف ذا اوبتيك نيرف يفقد العصب بتيجي الاماكن بتاعتها بقى يبقى انا عندنا هنا في الدايجنستيك ستيشن مايكروفلورا موجوده في البلانك لا بتبقى في السيرام فيشن فيكو ستيشن في لارمولا ان هابيتات اوف الدايجنستيك بتروح على الرجلين وتعمل مشاكل في الرجلين مشاكل اليمان كلها اللي بتعمل هايبر بروليفيشن تلاقي أي واحد ايده كده زي الفحم قطع فحم سودا بيسموها حتى باللغه العربيه وترجمتها بالانجليزي سودا الجب السوداء الصح بقى سوداء يعني بيجي مناطق من الجلد بتتفحم زي الفحم يحصل فيها هايبر بوجنتيشن تعالوا نشوف مع بعض القصه دي لابسه كده شرحتها انا شايفين ادي ال... الجي هنا موجود العظم ورا في الكتف العابك بتاعها ودي الركبه الني جايت جنب الركبه هنا كده دي بروز عظمي و ده انيا كرست اهو ودي الاسقل دي الاماكن في البروزات العظميه اللي بتعمل فيها ان بيحصل فيها ان دي وجود ده غير مؤلم يعني انت لو جبت طفل عنده ركبه سرقه دوست كده قال له حش وجعك مش اي وجع مفيش اي وجع ومتحرك مجرد لا بتروح وتيجي مع ايدك كده فشا مشكله مش عندنا اي الم ولا اي مشكله عشان كده ما بيعانوش منها عشان نوصل لمرحله العامه سنا ولو ده مؤلم هنروح للدكتور لكن هو لا طلع اللي هو ممكن اتخبط في الحيطه اللي تحت دي مشكله عامه بينس لا توينر فورم جافه راوندد موفر بس حاره فيوم في المتر ممكن تبقى صغيره لحد توصل لسم متر زي البرتقاله كده ما بتعملش اي مشاكل طبيه اذا لو ضغطت على بايت اورجانس لو ضغطت على عين او اي حاجه تعال نشوف المشاكل ازاي العين من المريض بيتعالج الاضض موجوده في الاسكارب ده لمايكروفلاريا تنج في الطبقه دي سبيشيو اعرف ورقه المياه ايه الار تنزل الميكروفلاريا في العين تبدا الميكروفلاريا تعمل الرج ريكشن في العين وتبدا لو راحت للكورني بص يا جماعه الكورني ايه تعمل حاجه اسمها جرتا لو راحت هنا تعمل حاجه اسمها ايريدوسايتلايتس ولو راحت الكرويد العين دي هتشريح لو تعرفوا اللييرز بتاع العين كورنيا غير الايريز العدسات غير الكورويد تعمل كيروتايتس ايريديو سايكليتس كوروديتس والحد كده بتتعاقف كل ده في الكورنيا في الكورنيا والريتنى بقى لما توصل بقى الريتنى الشبكية تعمل ريتنايتس اوبتيك نيورايتس الاوبتيك نيرفوس بين العصر والبصري ويبدأ يحصل فيه فايبروزيز تلايف ويفقد المصر ويبقى الشخص من الحالة دي لاينز طب الاعراض بتبدا مع المريض ان هو عنده كان بيشوف حاجتين دبل فيجن وبعدين عمال عينين تم على طول في تير وعمال عينيه تبرمش على طول انفلات ريكتراكشن ساينز وكان في شوكه في عين ده المرحله النهائيه وبعدين اخد البصر تماما يحصل فيه كومليت لاينز عشان كده بيسموا الديزيز ده ريفيرز ما بكتبها فوق ده ديفر مخضني ريفر او سودان بلايندينز معظم السودانيين اللي هو ما بيعيشوا حوالين النهر يبعطوهم بسببات الحشرة موجودة العدوة موجودة والاعراض بتوصل للعيد طب ديجي ايه الحاجات اللي تعملها في الجلد؟ يجيلك مريض عنه ده المطايس هتت من الجلد هتت بشور لاتيجت ان هو بيهنش كتير تربي بشور دي مسال جهد المطايس يجيلك واحد جلد وشاف الجلد مكاش كاش ازاي بنسميها بريمه تشو سديك الحاجه ان عنده 70 سنه ان جلدوا جلد ايه كشف عارفين كشكه الواحده ما بيعدل اه يفرم كشف لازم شباب بي مشروع عليه عنده 17 سنه او 12 سنه وجلده كشف في دي سنه بريمه تشو سديك كيكوهه ابو بكره او يجي الجلد يحصل فيه تغير في البيجمنتيشن يديك جلد الفهد بنسميه انه برده ليوبارد, ليوبارد سكن جلد المريض في ادي فتحه وادي بس هنا هابر بيجمنتي وتديك الجلد يديك شكل فهد بنسميه لي بارد سكن في حاجه اسمها هانجنج جراي عارفين احنا المطادش على البرون الحته اللي جنب دي اسمها برون فيها غده الغده دي لان الجلد بيفقد اللي هو المرونه بتاعته الليمف نود اللي بتصعد جوه الجلد وبتبقى عامله زي بندول الساعه وهو بيجري كده بيجري معاه الجلد بيتنطط معاه كده فسموها هانجنج هانج يعني معلق جراي المنطقه دي اسمها الجراي حاجه في قرنطيف افريقيا والسودان <سؤال> اكتر طب كان ياما انا اللي بيحصل السوده بقى ده ايه السوده دي تلاقي ايد كانها بالظبط قالب فحم واليد الثانيه طبيعيه يبقى الهيدر ممنت تاني يا صديق نتيجه ان الجلد بيفقد بيجمنت بتاعه او بتزيد البيجمنت بتاع الميلانين في مناطق معينه من الجلد يبقى ده مافايتيس هاي باكراتايتيس وديما او تشكله قبل ما تيجي تسنن نتكلم عليها نشوف الشخص ده انت تفتكره كام سنه جاف هتديه ب 60 او حاجه ده ما كانش 17 سنه اللياين فيس وجه دي بتحصل في الولايات الامريكيه بالاصاله دي لما تروح الولايات الامريكيه بتدي رينكلد اتروفايد سكن يديك وش مكشكش وجه اللياين فيس مش عارفه التركيز هكتر دي متسواميه بالشكل ده المنظر ده كله كوتكس بوك من المنظر ده اللي وارد سكن كلامنا عليه هيمين بروين اتكلمنا عليها دي السوده دي بتاعت البوم اللي بس بالسوده كومن في ال ياب وان لم بيد بتبقى انفولفج في ايد او الار انتنس ايتشينج عمال يهرس جامد السكيل بتاع هو البار بمنظره اند السكيل شكلي عليك شغل هارب سكيب اند سكيب. اخر حاجة ده الموز. المريض ده جماعة واحد يقول ده انا اشخص واحد العلم يساوي ده اشخاص ده اول حاجة تقول لها اخد من عميل دماء. غرض. لان يقول لها المايكروفجاني ما بتبلعش. ده لاخد حاجة اسمها سكين مش عدينا الجلد بيورو في حتة نيجي بالوارن ده وناخد يعني ايه بلد لس يعني ايه بلد لس يعني اتنزلش ده سكين سنب حتها بالجلد وتبعتها للمعرض لو خدوا جلد لو حطوه صلاين كل المايكروفلاريا تطلع من الجلد تبقى في الصلاين تحطها تحت النيكروسكوبات شون المايكروفلار لكن لو خدت الدم مش هتاكي في مايكروفلار تاخد بايوبس من الديون في اختبار بقى اسمه مازوت تي تي سب مازوت تي تي سب زي ما قولنا في اختبار ايه المازوت تي تي سب لاي معرض؟ زي انتوا غير ما التست بس مش بالحقي بالدواء بتدي المريض سنجل دوس ب 50 ملغ اوف دي اي سي بعد ما ياخدوا القرص تلاقيه يقطع جلدها لازم هرش يديد جدا الهرش الجامد ده بعد على ده ما ياخدوا الصقرص ياخدوا ده اختبار اسمه ميساك تي تيست ميساك تيست ان انا اديله 50 ملغ من الدي اي سي واستنى شويه لو حصل المريض انتنس برورايتيس يعني هارش شديد جدا والتهاب في الجلد يبقى ده عنده اونكوسيرفا صابه بدل ما تدي له القرص حط له مرهم يبقى اسمه بادشيفا يبقى مزوت وبادش الاثنين واحده بس ده قرص وده مرهم كريينومز واعمل سيرولوجي وسنوفيديا بتوضح حد الاصابه تريتمنت تشيل الجول تدي الباروميتين وداي سلفا رمازين أنا لو عندي ورم الورم ده لازم قراح يدخل من شمال ادي الايفر مكنتين بينوت الميكرو بدايه وادي دي اي سي ده يفر كربوزيل واترسان بيموت الاظافه والميكرو بدايه وبادي انتيستمان التريتمنت اوف بيشننت وان انا اقضي على الحشره ده موضوع مهم جدا في ان انت تنحت الحشره من حشره بتحط اليرفه بتاعتها في الصخور بتاع الميه ومجرى النهر عقلك وتقدر تقضي على الحشره 20% طننتات باوند ده بالنسبه دي دي مقارنه بين العين في النوا دوت ولقس ده بيحصل له عام لما يحصلوش عام هنا المايكروفلاريا اللي بتسبب المشاكل في العين هنا الدوده نفسها موجوده في العين مسموها الاي وور اللي هو هنا الحشره من النقله كرايزوس هنا الحشره من النقله التيمين ده مقارنه بين الدودتين من حيث المشاكل بتحصل فيهم مين اللي بتبواص العين؟ نوع مكسده. لكن النوع اللي هو ما بتبواص عين. من كده خلصنا. طبعا ما عليش محاضن دي مطمئنة جدا. اني مش فان فيها حاجة. انا موجود. اخوالكو من عامل ايه يوم السلوط؟ ايه. ايه. يوم السلوط يا رجاء. ايه. والنوزن يمتلك عن ايه. نزل جان ولا نزل؟ الا نزل جان. ايه عميه؟ كده خلاص انا خلصت خلاص مبروك عليكم